السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه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 ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من أ ل و ذ به فيما أ ا م ل ه ومن أ ع و ذ به مما أ ح ا ذ ر ه لا يدبر الناس عظما أ ن ت كاسره ولا يهيضون عظما أ ن ت جابره و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ك ل م ة قامت بها ا ل أ ر ض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أ س س ت ا ل م ل ة ونصبت ا ل ق ب ل ة و ل أ ج ل ه ا جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها وهي ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص التي دعا ل ن ا س على ا ل س ن ة الرسل إ ل ي ه ا وهي ك ل م ة ا ل إ س ل ا م ومفتاح ا ل ج ن ة دار السلام و أ س ا س الفرض و ا ل س ن ة ومن كان آ خ ر كلامه لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة و أ ش ه د أ ن خيره خلق الله والمبعوث ر ح م ة و ه د ا ي ة للناس جميعا سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن و إ م ا م ا ل أ ن ب ي ا ء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ ا ل ر س ا ل ة وادى ا ل أ م ا ن ة ونصح ل ل أ م ة فكشف الله به ا ل غ م ة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إ ل ا هالك شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل ا ل ذ ل ة والصغار على من خالف أ م ر ه افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إ ل ى جنته فلم يفتح ل أ ح د إ ل ا من طريقه فلا يدخل ا ل ج ن ة أ ح د إ ل ا تحت لواء محمد يوم ي أ ت ي باب ا ل ج ن ة فيستفتح فيقول خزنتها بك أ م ر ن ا أ ل ا نفتح ل أ ح د قبلك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إ ل ى يوم الدين وعلى رسل الله أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فمرحبا بكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب في هذا اللقاء الطيب وهذا الجمع الطيب وهذه ا ل ج م ع ي ة ا ل م ب ا ر ك ة و أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العليا أ ن يستعملنا في طاعته و أ ن يجعلنا من جنده وخاصته و أ ن يحشرنا في الملا ا ل أ ع ل ى من أ ه ل كرامته في دار كرامته إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه حديثي معكم أ ح ب ت ي في الله له عنوانان العنوان ا ل أ و ل ا ل إ س ل ا م و ا ل س ي ا س ة بين الثابت والمتغير والعنوان الثاني لنفس الحديث ا ل إ س ل ا م هو الحل إ ش ك ا ل ي ة لا بد لها من حل ف أ ع ي ر و ن القلوب والاسماع الاسلام دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده المؤمنين قال الله تعالى ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا وقال الله تعالى إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م وقال الله تعالى ومن يبتغ ي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من ا ل ف ا س ر ي ن هذا هو الدين الذي اختاره الله وارتضاه وجعله دينا ل أ و ل ي ا ئ ه في كل زمان ومكان من لدن آ د م إ ل ى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أ ج م ع ي ن يتجلى هذا في حديث ا ل ق ر آ ن عن ا ل إ س ل ا م كيف نعرف ديننا وكيف نحسن التعامل معه وكيف ندعو غيرنا إ ل ي ه إ ن ه الدين الذي على صراط مستقيم الذي يقود إ ل ى جنات النعيم دين إ ب ر ا ه ي م الخليل استمعوا الى قول ربنا تبارك وتعالى عن الخليل إ ب ر ا ه ي م وهو يرفع القواعد من البيت و إ ذ يرفع إ ب ر ا ه ي م القواعد من البيت و إ س م ا ع ي ل ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك فهذا إ ب ر ا ه ي م وهذا إ س م ا ع ي ل يقولان في دعائهما وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أ م ة م س ل م ة لك و أ ر ن ا مناسكنا وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم ثم يدعوان الله أ ن يبعث في هذه ا ل ب ل د ة ا ل م ب ا ر ك ة التي أ م ر إ ب ر ا ه ي م أ ن يرفع فيها قواعد البيت قال ربنا وابعث فيهم أ ي في أ ه ل هذه ا ل ب ل د ة ا ل ط ي ب ة رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ثم قال ربنا ومن يرغب عن مله ابراهيم يرغب عن يعني يعرض عن يعني يرفض هذا ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه لا يعرض عن هذا المنهج إ ل ا سفيه ومن يرغب عن م ل ة إ ب ر ا ه ي م إ ل ا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا فهو خليل الرحمن خليل رب العالمين ولقد اصطفيناه في الدنيا و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين هذا هو الخليل إ ب ر ا ه ي م عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام يدين ب ا ل إ س ل ا م قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين ثم تحدثنا ا ل آ ي ا ت عن و ص ي ة إ ب ر ا ه ي م لبنيه وعن و ص ي ة حفيده يعقوب لبنيه ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بنيه أ ي ب ا ل إ س ل ا م ب ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص ب ك ل م ة التوحيد ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب أ ي ووصى بها يعقوب بنيه الاثنى عشر ووصى بها إ ب ر ا ه ي م بنيه ويعقوب يا بني إ ن الله اصطفى لكم الدين إ ن ه ص ف ة الله إ ن ه خ ي ر ة الله إ ن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون ثم يقص علينا ربنا مشهد احتضار نبي الله يعقوب هل شهدتم هذا المشهد ما شهدناه لكن ربنا يصف لنا المشهد أ م كنتم شهداء إ ذ حضر يعقوب الموت إ ذ قال لبنيه للاصباغ للاثنى عشر إ ذ قال لبني ه ما تعبدون من بعد ي قالوا نعبد إ ل ه ك و إ ل ه آ ب ا ئ ك إ ل ه آ ب ا ئ ك إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إ ل ه واحدا ونحن له مسلمون وتسترسل ا ل آ ي ا ت تلك أ م ت قد خلت و أ ن ت م أ م ت م و ج و د ة سيقول اليهود كونوا هودا يقول النصارى كونوا نصارى وقالوا كونوا هودا أ و نصارى تهتدوا ق ل ب ا ل م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفه وما كان من المشركين قولوا امنا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أ ن ز ل إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب و ا ل أ س ب ا ب وما اوتي موسى وعيسى وما أ و ت ي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون هذا هو دين ابراهيم ودين اسماعيل ودين اسحاق ودين يعقوب ودين يوسف وقد قال توفني مسلما والحقني بالصالحين انه دين الله الحق انه هدايه السماء ل أ ه ل ا ل أ ر ض إ ن ه صراط الله المستقيم هذا الدين الواحد المتفق في أ ص و ل ه من توحيد الله عز وجل ربا والتوجه إ ل ي ه وحده وعبادته وحده لا شريك له عرفناه ربا خالقا رزاقا مدبرا فارتضيناه معبودا ولم نشرك معه غيره ثم عرفناه ب أ س م ا ئ ه الحسنى دعوناه ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العليا مصداقا لقوله تعالى ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها ثم عرفنا ملائكته ا ل م ل أ الاعلى من ا ل م ل ا ئ ك ة عرفنا النبيين والمرسلين عرفنا الكتب ا ل م ن ز ل ة على أ ن ب ي ا ء الله ورسله آ م ن ا باليوم ا ل آ خ ر آ م ن ا بالقدر خيره وشره هذه أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة لا يختلف عنها الدين أ و لا يختلف عليها الدين في أ ي م ر ح ل ة من مراحله و أ ذ ك ر لكم ق ص ة حدثت هنا في ن ص ر و م ج ل ة ا ل أ ز ه ر ش ا ه د ة على هذه ا ل ق ص ة منذ سنوات ع د ي د ة منذ أ ن كان شيخ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخا للازهر أ ح د ا ل ق س ا و س ة في ا ل ك ن ي س ة ا ل م ص ر ي ة أ ر س ل خطابا إ ل ى شيخ ا ل أ ز ه ر واستمعوا الى فحوى الخطاب يقول له يا شيخ نحن أ ه ل دين آ م ن ا بالله وملائكته وكتبه ورسله عرفنا أ ن الله سبحانه وتعالى أ ر س ل إ ب ر ا ه ي م و أ ر س ل موسى و أ ر س ل النبيين يدعون إ ل ى توحيد الله الواحد ا ل أ ح د وهذا ما يدل عليه العهد القديم فامنا بذلك وصدقنا به قال ثم أ ت ا ن ا المسيح فاخبرنا ان الله قد نسخ هذا وغير هذا فصار الله واحدا في الجوهر مثلثا في ا ل أ ق ا ن ي ن الاب والابن والروح القدس فقلنا لله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد يفعل ما يشاء لا يعقب أ ح د على حكمه ولكننا فوجئنا أ ن نبيا خرج في بلاد العرب يزعم أ ن الله أ ر س ل ه و أ ن الذي أ ر س ل ه هو الله الواحد ا ل أ ح د فهل تتناقض رسالات السماء هل يصلح أ ن يكون الله واحدا ثم يخبرنا بعد ذلك أ ن ه ارتضى ت ث ل ي ث توحيدا ثم يعود فيخبرنا أ ن ه واحد ا ل أ ح د هذا أ م ر غير مفهوم هذا لب الرساله ة والرسالة ذ ه نشرت مصوره في م ج ل ة ا ل أ ز ه ر وقتها وكلف ي الشيخ جاد الحق علي ج استاذا د الحق أ في م ق ا ر ن ة ا ل أ د ي ا ن أ ن يرد على خطاب هذا القس وكان رد ا ل أ س ت ا ذ مفحما كان رد ا ل أ س ت ا ذ ان دين الله واحد لم يتغير ولم يتبدل و أ ن التوحيد لا يجوز عليه التبديل ولا التغيير ولكنكم أ ن ت م غيرتم وبدلتم ثم ذكره بمجمع نيقيه والمجامع ا ل ك ن س ي ة التي وقع فيها شيء من هذا وهم لا ينكرونه وهنا لظروف خ ا ص ة بيننا وبين جيره لنا في الوطن تدخلت السلطات في ا ل د و ل ة و أ و ق ف ت الحوار و أ و ق ف ت الحديث لكن ظلت م ج ل ة ا ل أ ز ه ر شاهدا في عدد من أ ع د ا د ه ا على هذه ا ل ح ا د ث ة أ ن ا أ ر ي د من هذه ا ل ح د ي ث ة أ ن أ خ ر ج بشيء دين الله واحد لا يتبدل ولا يتغير ما كان إ ب ر ا ه ي م يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما دين واحد اتفق هذا الدين في مسائل المعتقد فلم تتغير فيه م س أ ل ة حتى أ ن ب ي ا ء الله من لدن ادم كانت كل ك أمة أو ا ن كل أ م ة تتبع نبيا لكنها لا تؤمن بهذا النبي وحده تؤمن بالنبيين جميعا ما كان في عصر هذا النبي وما كان قبله وما س ي أ ت ي بعده بل إ ن ربنا أ خ ب ر ن ا كما في آ ي ا ت س و ر ة آ ل عمران أ ن ه أ خ ذ الميثاق على النبيين بما أ ع ط ا ه م و آ ت ا ه م من الكتاب و ا ل ح ك م ة إ ذ ا جاءهم خاتم النبيين والمرسلين أ ن يؤمنوا به و أ ن يعرفوا له مكانته وقدره فكان الدين واحدا ولهذا نحن ن ق ر أ آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون أ ي والمؤمنون آ م ن و ا بما أ ن ز ل إ ل ى النبي من ربه آ م ن و ا بمثل ما آ م ن به النبي صلى الله عليه وسلم كل أ ي من النبي والمؤمنين كل آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أ ح د من رسله لا نفرق بين أ ح د من رسله نؤمن بهم جميعا الخمس والعشرين المذكرين نصا في كتاب ربنا عز وجل نؤمن بهم تفصيلا و ا ل أ ن ب ي ا ء الذين لم يذكروا تفصيلا و إ ن م ا ذكروا إ ج م ا ل ا نؤمن بهم إ ج م ا ل ا لكننا نؤمن بكل نبي ورسول أ ر س ل ه الله عرفناه أ م لم نعرفه ل أ ن ن ا لا نفرق بين أ ح د من رسل و الله لا نفرق بين أ ح د منهم هذا هو منهجنا ف إ ذ ا م ن ت ق ل ن ا من أ م و ر ا ل إ ي م ا ن ولكن البر من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب أ ي جنس الكتاب جنس الكتاب يعني الكتب والنبيين آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب يعني والكتب والنبيين هذا إ ي م ا ن ثم ي أ ت ي العمل اتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه ثم تاتي اصول الاخلاق والمعاملات في الوفاء بالعهود في إ اقام ء إ الصلاه و إ ي ت ا ء الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في ا ل ب أ س ا ء والضراء وحين ا ل ب أ س هذا تفصيل ا ل ق ر آ ن لمسائل الدين وهذه المسائل آ م ن بها النبيون جميعا كلهم آ م ن و ا بها ولهذا لما ي أ ت ي نبي الله نوح وهو أ و ل رسول إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة مع قومه ق و م ه كذبوه ف ي س أ ل ه م ربهم ماذا أ ج ا ب ت م المرسلين فيقولون ما جاءنا من نذير يا رب ما أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا و ل ل ه م ألم أ ر س ل إ ل ي ك م نوحا الم يقم فيكم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين يدعوكم إ ل ى الله الى الله و ا ح د الاحد يقولون لا ما جاءنا من نذير فيقول ربنا يا نوح أ ل م تنذرهم فيقول بلى يا رب ف ي ق ا ل لنوح من يشهد لك من يشهد لنوح أ ن ه أ ق ا م أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين يدعو ق و م ا يشهد له محمد و أ م ت ه يشهد له محمد صلى الله عليه و سلم و أ م ت ه فيشهدون يقولون يا رب نحن نشهد أ ن نوحا جاء قومه و أ ن ه أ ن ذ ر ه م و أ ن ه بلغهم فيقولون يا رب وكيف يشهدوا علينا ولم في زماننا لم يكونوا ح ض ر ا زماننا في ي لم في زمننا ا فيقولون يا رب أ ت ا ن ا نبيك ف ق ر أ علينا كتابك فكان فيما ق ر أ علينا ق ص ة نوح و أ ن ه قد جاء قومه و أ ن ذ ر قومه وبلغ قومه فصرنا بهذا ا ل ق ر آ ن و إ ن كنا آ خ ر ا ل أ م م زمانا إ ل ا أ ن ن ا صرنا به شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فضلنا الله بخير كتاب أ ن ز ل وبخير نبي أ ر س ل فضلنا بهذا الدين في صورته ا ل ن ه ا ئ ي ة في صورته ا ل ت ا م ة ل أ ن الدين و إ ن كان واحدا في كل زمان ومكان إ ل ا أ ن شرائع النبيين تختلف ويعتريها النسخ والتغيير والتبديل بحسب ظروف الزمان والمكان يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك أ ن ا أ و ل ى الناس بعيسى بن مريم ا ل أ ن ب ي ا ء إ خ و ة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى ا ل أ ن ب ي ا ء إ خ و ة لعلات علات يعني ضرائر الرجل إ ذ ا تزوج أ ك ث ر من ا م ر أ ة و أ ن ج ب من كل ا م ر أ ة منهن ولدا صار ا ل أ و ل ا د جميعا ابناء رجل واحد لكنهم أ ب ن ا ء ن س و ة متعددات ضرائر فيقال بنو العلات و إ ح ن ا عندنا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بنو ا ل أ ع ي ا ن وبنو العلات وبنو ا ل أ خ ي ا ف بنو ا ل أ ع ي ا ن أ ب ن ا ء الرجل الواحد و ا ل م ر أ ة ا ل و ا ح د ة ا ل أ ش ق ا ء وبنو العلات ينتسبون إ ل ى رجل واحد وامهات شتى أ م ا بنو ا ل أ خ ي ا ف ف أ م ه م و ا ح د ة لكن آ ب ا ؤ ه م شتى إ ذ ا تزوجت ا ل م ر أ ة من رجل فانجبت منه أ و ل ا د ا ثم مات عنها أ و طلقها فتزوجت من غيره فولدت له أ و ل ا د ا ف ا ل أ و ل ا د جميعا إ خ و ة من ا ل أ م وقد جعل الله في الميراث نصيبا لبني ا ل أ ع ي ا ن بالتعصيب ولبني العلات بالتعصيب ولبني ا ل أ خ ي ا ف ب ا ل ف ر ض ي ة الشهد هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف النبيين ب أ ن ه م إ خ و ة ل ع ل ا ت ما ذ ا ي ق ص د النبي بهذا المعنى ا ل أ ب واحد لا الدين واحد أ ر ا د أ ن يستعير المعنى فقال دينهم واحد لا يتغير ولا يتبدل ولكن الشرائع شتى حتى في الشرائع نجد أ ن أ ص و ل الشرائع لا تتغير ولا تتبدل كتب عليكم الصيام、ها. كما كتب على الذين من قبلكم فالصوم مفروض علينا ومفروض على من كان قبلنا لكن لا يلزم ان يكون جنس ما فرض علينا ونوعه في الكم والكيف هو عين ما فرض على من كان قبلنا ولهذا نحن نشهد آ ث ا ر ا من صيام أ ه ل الكتاب اليوم أ ه ل الكتاب اليوم صائمون لكنهم يصومون صوما غير صومنا الله أ ع ل م هل كان ص و م و ا و عين صومنا ثم غ ي ر و ام أ أ ن هذا هو الذي فرض عليهم هذه ق ض ي ة نسكت عنها لكن صومنا واضح ومعروف وكذلك الصلوات و ص و ل ا ل ص ل ا ة و ا ح د ة في كل ا ل أ د ي ا ن كل أ ت ب ا ع نبي يصلون لله الواحد ا ل أ ح د ولهذا ا ل م ل ك ة قالت لمريم اسجدي لربك واركعي مع الركعين السجود والركوع و ا ل ص ل ا ة مشروعه في كل دين لكن لا يلزم أ ن تكون ا ل م ش ر و ع ي ة في الكم والكيف سواء بل إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ف ر ض ت علي ه ا ل ص ل ا ة ل ي ل ة ا ل ا س ر ا و ا ل مراج ع أ و ل م ا ف ر ض ت ف ر ض ت خمسين ص ل ا ة ف ر ض الله علي ه خمسين ص ل ا ة ثم خ ف ف ه الله ا عنه عننا إ ل ى خ م س ي فصارت خ م س ي في ا ل ع م ل وخمسين في ا ل أ ج ر من ة م ن الله تبارك وتعالى وهذا م ع ن ى أ ن الشرائع تقبل التغيير والتبديل حسب ظروف الزمان والمكان كلما جاء نبي كلما جاء ر س ي ل و ا ق ت د ى الظروف الزمان أ ن يغير الله بعض ما شرع ليناسب أ ح و ا ل الناس شرع لهم ما يناسبهم فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم واذن ربنا تبارك وتعالى بختم بنيان ا ل ن ب و ة فلم يبق بعد محمد النبي كانت ش ر ي ع ة محمد هي خ ا ت م ة الشرائع لا ش ر ي ع ة بعدها توصف بانها ش ر ي ع ة ر ب ا ن ي ة آ ه هناك شرائع ب ش ر ي ة تشريعات ب ش ر ي ة لكن ا ل ش ر ي ع ة ا ل ر ب ا ن ي ة في صورتها ا ل خ ت ا م ي ة و ا ل ن ه ا ئ ي ة هي ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م هي ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كان آ خ ر ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل ش ر ي ع ة الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من ا ل ه ج ر ة في آ خ ر سنوات حياته وجعل يقول للناس خذوا عني مناسككم ل ع ل لا أ ل ق ا ك م بعد ع ا م هذا ولهذا عرفت الحجه بحجه الوداع وفيها نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهذا هو الدين الذي ارتضاه ربنا لنا وكما يقول الشيخ شلتوت رحمه الله الاسلام عقيده وشريعه بل هو ع ق ي د ة و ش ر ي ع ة و أ خ ل ا ق وسلوك و آ د ا ب ا ل إ س ل ا م كل ذلك ا ل إ س ل ا م يشمل ح ي ا ة المرء كلها ب ا ل إ س ل ا م تحيا ا ل أ م م ا ل م ؤ م ن ة ب ا ل إ س ل ا م يسير المؤمنون على صراط الله المستقيم حتى يجمعهم هذا الصراط إ ل ى باب ا ل ج ن ة ب ا ل إ س ل ا م ع ق ي د ة و ش ر ي ع ة نسير خلف إ م ا م واحد هذا ا ل إ م ا م الواحد هو محمد صلى الله عليه وسلم هو أ س و ت ن ا وهو قدوتنا وهو معلمنا وهو ه ا د ي ن ا أ ر س ل ه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجزى الله نبينا خير ما جزى نبيا عن أ م ت ه ورسولا عن رسالته واذا كانت شريعه الاسلام هي الشريعه الخاتمه التي لم تعقبها شريعه لن ياتي بعدها شرع إ ل ه ي لن ياتي بعدها شرع سماوي فكان لا بد لهذه الشريعه ان تكون من المرونه مع الثبات بحيث تلبي حاجيات الناس في كل زمان ومكان ولهذا كانت النصوص ا ل ش ر ع ي ة على قسمين نصوص الشرع على ق س م ي ن نصوص ق ط ع ي ة الثبوت ق ط ع ي ة ا ل د ل ا ل ة ونصوص ق ط ع ي ة الثبوت ظ ن ي ة ا ل د ل ا ل ة ونصوص النوع الثاني نصوص ظ ن ي ة الثبوت ق ط ع ي ة ا ل د ل ا ل ة أ و ظ ن ي ة الثبوت ظ ن ي ة ا ل د ل ا ل ة عايزين نفسر ي ع ن الشيخ ك ل ا م ده صعب علينا عايزين نفسره في جزء من آ ي ة اسمه ا ي ة ع د ة ا ل م ط ل ق ة يقول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء انا عديت خمس كلمات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذه ق ا ع د ة ق ا ن و ن ي ة ق ا ع د ة ت ع ب د ي ة ق ا ع د ة س ل و ك ي ة ق ا ع د ة أ خ ل ا ق ي ة ق ا ع د ة تحكم عدد المطلقات وتحكم من يجوز لها ل ز و ا ج ومن لا يجوز لها ل ز و ا ج ا ل ق ا ع د ة ت ب د أ ب ك ل م ة والمطلقات يعني والمطلقات كلمه و ا ض ح ة في معناها كل امراه طلقها زوجها تنطبق عليها هذه ا ل ق ا ع د ة والملاء يبقى م ط ل ق ة تدخل في المطلقات ماذا تريد يا ر ب من المطلقات قال يتربصن ا ا يعني ينتظرن ي استنوا شويه طب ه ي ع ا ي ز ة تتجوز ا ت ط ل ع ت و ع ا ي ز ة تتجوز ق ل لا لا ا س ب ر شوي. ي شويه ا س ت ن ي شويه طب ا س ت م ن ا اديه قال ث ل ا ث ة لفظ واضح ثلاثه ايام ولا ث ل ا ث شهور ولا ث ل ا ث سنين قال ث ل ا ث ة قروء خذوا بالكم لفظ ث ل ا ث ة لفظ واضح اللي بيدرس او بيدرس اصول فقه يقول هذا لفظ خاص دلنا على معناه د ل ا ل ة ق ط ع ي ة ت ل ا ت ة يعني ت ل ا ت ة عايزين مفيش واحد يقولي ت ل ا ت ة يعني ا ر ب ع ة ولا ت ل ا ت ة يعني اتنين دا احنا كلنا ف ه م ي ن ت ل ا ت ة تساوي ت ل ا ت ة طب ق ر و ا نرجع لدواوين ا ل ل غ ة ن ل ا ق ا ل ك ل م ة فيها كلام كتير في ا ل ل غ ة ط ب ايه معنى القروء القروء جمع جمع قرء بعض الفقهاء قالوا ث ل ا ث ة قروء يعني حيضات يعني تحيد م ر ة بعد ما تطلق تحيد م ر ة وتطهر وتحيد م ر ة وتطهر وتحيد م ر ة ث ا ل ث ة فيحل لها ان تتزوج بعد الحيضه الثالثه يبقى ث ل ا ث ة ايه حيضات فريق اخر من اهل العلم قالوا لا ده ربنا لا يعني ثلاثه حيضات ر ي ب قالوا يعني, إيه؟ يعني ثلاث أطهار. ثلاثه اطهار ر يعني ه يعني الثالث فتتزوج بعد ت ز ا د بعد الطهر وهل نحسب الطهر الذي تم في الطلاق ولا نحسب من ب د ا ي ة الطهر الذي يقع بعد الطلاق أ ق و ا ل الفقهاء هنا ايه تتعدد وتختلف وكل يرجح بحسب الدليل أ ن ا ع اقول ي ز أ لكم للفقهاء لو رجعنا لتفسير هذه ا ل آ ي ة أو ه ذ او الجزء الآية من أ رجعنا لكتب تفسير آ ي ا ت ا ل أ ح ك ا م أو كتب أ ح ا د ي ث ا ل أ ح ك ا م أ و أ ي كتاب من كتب الفقه أ و كتب التفسير سنجد فقها عظيما في هذه الكلمات الخمس أ و ل هذا الفقه ايه الخلاف في معنى ا ل ق ر ؤ هي أ ط ه ا ر ولا حيضات واحد يقول لك و نحن نختلف ليه طب ليه ربنا ماجابلناش ل ف ظ ة ذات معنى واحد وتحسم لنا ا ل ق ض ي ة هل عجز ربنا عن ذلك حاشا لله لكن أ ر ا د ربنا أ ن يعطينا أ ل ف ا ظ م ر ن ة يستنبط منها الفقهاء معاني ع د ي د ة ليكون فيها توسعه على ا ل أ م ة ل أ ن الظروف و ا ل أ ح و ا ل تتغير من مكان لمكان ولهذا من قال من قال ث ل ا ث ة قروء بمعنى أ ط ه ا ر استند إ ل ى ق ا ع د ة ل غ و ي ة ن ح و ي ة ق ا ل و ا إ ن في في علم النحو مبحث ا س م تمييز العدد و العدد إ ذ ا جاء مؤنثا ياتي أ ت ي ل ولابد العدد م مذكرا مذكرا ع د د و وإذا جاء ي أ المعدود مؤنثا ولا بد و لهذا أ ق و ل ثلاثه رجال ينفع ما ينفعش اقول ث ل ا ث ة رجال ل أ ن الرجال مذكر يبقى العدد لازم إذ ايه ي ه مؤنث طب ما تيجي تطبق ا ل ق ا ع د ة دي على ا ل آ ي ة قالوا والمطلقات يتربصن ا ب أ ن ف س ه ن ث ل ا ث ة العدد مؤنث في ع ل ا م ة ا ل ت أ ن ي ه يبقى ق ر و ط بقى ايه اطهار د م ع طهر لان الطهر ك ل م ة م ذ ك ر ة الفريق الاخر قالوا احنا عندنا ادله احنا ر ا ليه احنا ب ر ض و عندنا ادل ايه مش هنقول كده حيضبط ب ا ل ع ا ف ي ة خ ل ا ص ة القول حتى لا أ ط ي ل عليكم جاءت ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م تجمع بين الثبات و ا ل م ر و ن ة كما تجمع بين ا ل ر ب ا ن ي ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة فهي ش ر ي ع ة ر ب ا ن ي ة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جاءت في كتاب من عند ي ملك حكيم حميد كتاب لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل إ ل ي ن ا من سنته بيانا شافيا كافيا لكن ل أ ن هذه ا ل ش ر ي ع ة ستحكم أ م و ر الناس في كل زمان ومكان ل أ ن هذه ا ل ش ر ي ع ة ستحكم الناس في كل زمان ومكان كان لا بد و أ ن تتسم في أ م و ر ه ا ا ل م ع ا م ل ا ت ي ة ب ا ل م ر و ن ة ولهذا م ل ح ظ وانا أ ر ج ع ل ل آ ي ة ا ل آ ي ة قالت والمطلقات فهي ع ا م ة في كل مطلقه لكننا نجد أ ن آ ي ا ت أ خ ر ى خصت هذه ا ل آ ي ة فقول الله تعالى واولاد الاحمال اجلهن أ ن يضعن حملهن اخرجت المطلقه الحامل من هذه ا ل آ ي ة من مدلول هذه ا ل آ ي ة فالمطلقه الحامل لا بد أ ن تمضي عدتها حتى تضع حملها وكذلك أ خ ر ج ت التي يئست من المحيض أ و التي لم ت ح د من عموم هذه ا ل آ ي ة فصارت عدتها ث ل ا ث ة أ ش ه ر إ ل ى غير ذلك من الفقه الواسع الفقه الواسع الذي دل عليه هذا الشرع ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة حينما تكلمت في عبادات الناس جاءت بتفصيل أ ك ث ر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة ونحن نصلي خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة صلى الصبح ركعتين يجهر فيهما ب ا ل ق ر ا ء ة حينما يطلع الفجر الصادق ونهى عن أ ن نصلي عند شروق الشمس صلى الظهر أ ر ب ع ا لا يجهر فيهما ب ا ل ق ر ا ء ة صلى العصر أ ر ب ع ا صلى المغرب ثلاثا صلى العشاء أ ر ب ع ا ونحن على ذلك نقتفي ونسير خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول إ ن ا ل ص ل ا ة تتطور مع تغير الزمان بل إ ن معظم ما جاء في ا ل ص ل ا ة ومن قبيل التوقيف والذي نختلف عليه جزئيات ص غ ي ر ة بسبب اختلاف الواصفين ل ص ف ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ينزل إ ل ى السجود على ركبتيه أ و على يديه نختلف في هذه ا ل م س ا ل ة لاختلاف الصفه المنقوله الينا واختلاف ترجيح المرجحين فيها وهكذا لكن ا ل ص ل ا ة توقيفي الوضوء توقيفي ل أ ن ا ل ص ل ا ة ك أ ص و ل الدين كالعقائد لا تقبل التطور لا تغيير فيها ولا تبديل لكن حينما ن أ ت ي إ ل ى المعاملات معاملات الناس الناس كانوا يتعاملون قبل محمد صلى الله عليه وسلم يعني نحن نعلم من سيرته أ ن ه كان يتاجر في أ م و ا ل خديجه قبل البعثه, ولا بعد البعثة؟ قبل ا ل ب ع ث ة قبل ا ل ب ع ث ة طب أ ي ش ر ي ع ة كان يبيع و ي ش ت ر ي ب أ ي ش ر ي ع ة أ وباي قانون بالمتاح وقتها سواء بقايا دين إ ب ر ا ه ي م أ و بقايا ا ل أ د ي ا ن ا ل أ خ ر ى أ و حتى م ر ت ض ا ه الناس وتعارف عليه الناس بغض النظر عن الدين فالناس مؤمنهم وكافرهم يبيعون ويشترون لكن ا ل ش ر ي ع ة ج ا ء ت تتعامل مع هذا فوضعت لنا أ ص و ل ا ع ا م ة حدثنا ربنا عن البيع فقال في ع ب ا ر ة ج ا م ع ة واحل الله البيع وحرم الربا وهذه ا ل آ ي ة ق ط ع ي ة الدلاله ة قطعية الدلالة في ايه ق ط ع ي ة ا ل د ل ا ل ة في ا ل ت ف ر ق ة بين البيع وبين الربا أقول تاني واحل الله البيع وحرم الربا هنا معنى قطعي ل نختلف عليه إ ن البيع يختلف عن الربا البيع له حكم والربا له حكم واحد ي ق و ل ل ي عم الشيخ طب ما تقول ا ل آ ي ة ق ط ع ي ة في إ ن البيع حلال والربا حرام أ ق و ل ل ك لا هنا الظاهر هو الذي دل على حل البيع و ح ر م ة الربا ما الدليل الدليل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بيوعا فحرمها لو كان كل, بيح حلال لو كان كل بيع حلالا لانتهت ا ل ق ض ي ة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال إ ن الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير و ا ل أ ص ن ا م قالوا يا رسول الله أ ر أ ي ت شحوم ا ل م ي ت ة انظر لهذا السؤال يعني ايه ر أ ي ك يا رسول الله لو احنا استخرجنا عن طريق التصنيع من شحوم ا ل م ي ت ة م ا د ة ط ل ئ ي ة ندهن بها السفن او نستخرج من شحوم ا ل م ي ت ة م ا د ة وقود قالوا ا ر أ ي ت شحوم ا ل م ي ت ة فانه يستصبح بها الناس ويطلع بها السفن قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم أ ك ل ه ا جملوه لما حرم الله عليهم أ ك ل ه جملوه دخلوا في ا ل ص ن ا ع ة جملوه ثم باعوه ف أ ك ل و ا ثمنه الشاهد هنا إ ن هذا البيع حرام ولا حلال حرام مع إ ن ربنا قالوا احل الله البيع بس مش كل اللي حلال ولهذا عندنا بيوع ت ض ر بين ا ل ح ر م ة و ا ل ك ر ه ي ة الغش إ ذ ا شاب البيعه غش او دخل فيه غش من غشنا فليس منا التدليش والغضب مردود وهكذا نجد تفصيلات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع ا ل م ك ر و ه أو او ل ب ي ا ل م ح ر م ة ودي استثناء ا من ق ا ئ د ة حل البيع ولهذا نقول البيع حلال إ ل ا ما خالف الشرع ما تبقاش تعبان لكل بحلال وخلاص البيع حلال إ ل ا ما جاء الشرع دالا على تحريمه لكن نقول في ا ل ص ل ا ة م ن ق و ش أ ي ص ل ا ة حلال إ ل ا ما جاء الشرع به أو لا ا ل ص ل ا ة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عليه ونعمل به فصارت العبادات ت و ق ي ف ي ة وصارت المعاملات كليات نستنبط منها ونستخرج منها الكلام ده لو جينا ننقله من ا ل ب ي ع والربا ونطبقه مثلا في الاقتصاد و ا ل س ي ا س ة مجالات أ ر ح ب و أ و س ع ما هو البيع اقتصاد والشوره س ي ا س ة احنا عندنا س ي ا س ة ش ر ع ي ة يعني س ي ا س ة لا تخالف الشرع م ل س ي ا س ة توافق الشرع لا لا تخالف الشرع قد توافق الشرع وقد لا توافقه لكنها لا تخالفه ناخد بالنا من كلام دا يبقى دي كلها س ي ا س ة ش ر ع ي ة والاصل فيها ا ل س ع ة الاصل فيها ان يجتهد المجتهدون وان يبذل المجتهدون جهدهم ليصلوا الى ما يحقق لهم ا ل م ص ل ح ة في زمانهم ط ب ن ا عزيز أ ض ر ب أ م ث ل ة ب س ي ط ة و س ر ي ع ة آية ا ل أ م ا ا ن ت آ ي ة ا ل أ م ا ن ا ت في ص و ر ة النساء إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤدوا ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا ب ا ل ع د إ ن الله نعما يعظكم به إ ن الله كان سميعا بصيرا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 ولما ننظر لقول ربنا إ ن الله ي أ م ر ك م نقل و سمعا وطاعه يا رب ننفذ ب م ا ت أ م ر يا رب إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤدوا نؤدي إ ي ش يا رب قال ا ل أ م ا ن ا ت و ا ل أ م ا ن ا ت لفظ الجمع دخل عليها ا ل أ ل ف واللام فصارت عند علماء البيان للعموم يعني سواء كانت ا ل أ م ا ن ة م ا ل ي ة أ و كانت ا ل أ م ا ن ة ت ع ب د ي ة ا ل ف ر ق بين ا ل ا م ا ن ة ا ل م ا ل ي ة و ا ل ا م ا ن ة ا ل ت ع ب د ي ة ا ل ا م ا ن ة ا ل م ا ل ي ة رجل يثق فيك ه او يثق ي ف او استودعك ا م ا ن قال هذه ا ل ع ش ر ة الاف و د ي ع ة عندك اتي اقبضها منك بعد شهر م ث ل فلو جاءك بعد شهر يطلب منك ا ل ا م ا ن ة ف ج ح ت ه ا انت لم تؤدي الامانات الى اهله ه د ي ا م ا ن ة م ا ل ي ة طب لو قمت الفجر عشان تصلي الفجر والجو بارد وعايز تتوضه فتوضيت دون أ ن تسبغ الوضوء أ و اغتسلت دون أ ن تتم الغسل أ و ماغتسلتش ما أ ص ل ا وقلت هاصلي كده هل تصح صلاتك لا تصح صلاتك ويقال لك الغسل أ م ا ن ة غسل ا ل ج ن ا ب ة أ م ا ن ة و إ س ب ا غ الوضوء أ م ا ن ة فالامانات لفظه عمت ا كل ما هو تعبدي ومعاملاتي ا هو م لكن لما نجي ننظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ممكن ا س أ ل نفسي إيه ع ل ا ق ة اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أ ل الا تستعملني أ تستعملني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا ذر إني أ ر اني ك ضعيفة إ أ ر ا ك ض ع ي ف ة و إ ن ه ا أ م ا ن ة و إ ن ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة خزي و ن د ا م ة إ ل ا من أ خ ذ ه ا بحقها و أ د ى الذي عليه فيها والله لو نظرنا لهذا المعنى في هذه ا ل ف ق ر ة إ ن ه ا أ م ا ن ة وانها يوم القيامه خزي وندامه لما وجدنا مسلما يرشح نفسه ارشح نفسي ليه عشان اتحمل مصيبه عشان اشيل على كتفي عبء انا ربما لا اكون مؤهلا له انها امانه عظيمه ويوم القيامه خزي وندامه الا إ ل ا من أ خ ذ ه ا بحقها وحقها كما قال النبي أ ن يكون ه أ ص ل ح الناس أ ص ل ح الموجودين وتختاره ا ل أ م ة و أ د ى الذي عليه فيها أ د ى ا ل أ م ا م إ ل ى أ ه ل ه ا أ ع ط ى كل ذي حق حقه ط بالله ب عليكم أ ب و ذر ضعيف فيه إ ن ي ر ك ضعيفا وفي ر و ا ي ة قال له لا تتولين مال يتيم ولا ت ت أ م ر ن على اثنين فين الضعف ده ا ب ي خ ش من حد لا ي خ ش في الله ل و متلائم لا ضعف أ ب ي ذر هنا أ ن ه رجل عاطفي رجل ع ا ط ف ة يغلب ا ل ع ا ط ف ة على العقل في أ م و ر ك ث ي ر ة ولعل هذا التغليب ل ل ع ا ط ف ة على العقل لا يجعله يحسن اداء ا ل ا م ا ن ا ت ا ل ه ل ى يجيلك واحد يعيطلك يصعب عليك تديله ويطلع هو ايه ك ذ ا ب ونصاب عشان كدا كان عمر بن الخطاب يقول لست بالخب انا مش مخادع ولكن الخب لا يخدع ن ي المخادع معرفش يضحك علي راجل عندي ف ط م ة امين فمن شروط الامانه هنا ا ل ف ط م ة من شروط الامانه ا ل ق و ة من شروط الامانه م ع ر ف ة كيف تؤدي الحقوق إ ل ى أ ص ح ا ب ه ربنا الف ا ل ق ر آ ن الكريم على لسان ا ب ن ة العبد الصالح قالت يا ابت ا س ت أ ج ر ه إ ن خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن وعلى لسان نبي الله يوسف قال اجعلني على خزائن ا ل أ ر ض إ ن ي حفيظ عليم فلابد من حفظ علم أ م ا ن ة ق و ة دين واهلات عشان ثم ورع وخشيه من الله وخوف لكي تؤدي لكل ذي حق حقه لقد كان عمر بن الخطاب مثالا رائعا للحاكم العادل في ا ل إ س ل ا م ومع هذا كان يقول وددت أ ن ي خرجت منها كفافا لا علي ولا ليا يخشى ويخاف ل أ ن من شروط متحمل ا ل أ م ا ن أ ن يكون عنده خوف من الله يحاسب نفسه وعمر هو الذي قال حاسبوا أ ن ف س ك م قبل أ ن تحاسبوا كلام في غ ا ي ة الوضوح وتصبح من خ ي ا ن ة ا ل أ م ا ن ة أ ن يبايع الرجل لا تبايعه إ ل ا لدنيا آ هتعمل ه لينا إ ي ه وهتدينا ايه ث ل ا ث ة لا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا ينظر إ ل ي ه م ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م من هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة رجل بايع إ م ا م ا ف أ ع ط ا ه ص ف ق ة يمينه لا يبايعه إ ل ا لدنيا ف إ ن أ ع ط ا ه منها وفى و إ ن لم يعطه لم يوف ي خ ي ا ن ة و أ م ا ن ة يبقى لما نفهم ا ل أ م ا ن ة بهذا المعنى ي أ ت ي بعدها و إ ذ ا حكمتم بين الناس الكلام هنا ل ل ق ض ا ء أ ن تحكموا بالعدل بالحق بالقسط ثم ي أ ت ي الخطاب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله في كل ما أ م ر به فلا ي أ م ر ك م إ ل ا بخير واطيعوا الرسول في كل ما ي أ م ر ك م به فلا يرشدكم إ ل ا إ ل ى خير ثم لم يقل لنا واطيعوا أ و ل ي ا ل أ م ر و إ ن م ا حذف ل ف ظ ة ا ط ي ع و ا قال واولي الامر أ منكم اذا امروكم بما لا يخالف حكم الله وطاعه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف هذه ضوابط ا ل أ م ه لو ضيعتها ي ب ق ضيعت ا ل أ م ا ن ة وتحت هذه الضوابط طرق الاختيار كثيره وشاورهم في ا ل أ م ر و أ م ر ه م ب ص و ر ة بينهم و ر س و ل كان يشاور لكن شوفوا ا ل ص ح ا ب ة اختاروا الصديق في س ق ي ف ة بني س ا ع د ة وكان اختيار الصديق يعني تقدر تقول عليه بالمعنى المصري ب ا ل ص د ف ة بدون ترتيب ل أ ن الرسول صلى ا ل م توفي ا ل ص ح ا ب ة ل س ه م ا ف ي و ش من صدمه و ف ا ة الرسول جاء رجلان من ا ل أ ن ص ا ر ل أ ب ي بكر فقال أ د ر ك و ا إ خ و ا ن ك م من ا ل أ ن ص ا ر قبل أ ن يختلفوا فذهب أ ب و بكر وعمر و أ ب و ع ب ي د ة ث ل ا ث ة من المهاجرين إ ل ى س ق ي ف ة بني س ع د ة وقد اجتمع فيها ا ل أ ن ص ا ر يريدون أ ن يولوا سعد بن ع ب ا د ة خ ل ي ف ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أ ب و بكر وتكلم وقال إ ن العرب لن تدين إ ل ا لهذا الحي من قريش يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ن ت و لكم س ا ب ق ة وخير لكن العرب شتنقاد إ ل ا لقريش نحن ا ل أ م ر ا ء و أ ن ت م الوزراء لما قال له الحباب بن المنذر منا أ م ي ر ومنكم أ م ي ر رفض ا ل ص ح ا ب ة رفض المهاجرون وما كان منهم إ ل ا أ ن وقفوا عاجزين أ م ا م ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ب ه ر ة التي لا يختلف عليها اثنان ش خ ص ي ة الصديق وجود الصديقه ش خ ص ي ة في هذا المجتمع هو الذي قضى على ا ل ف ت ن ة والخلاف قال عمر ابسط يدك يا, يا ابا بكر فلا بيعك ف ب ي ع ه عمر فتتابع المهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر على بيعته وفي اليوم التالي جلس على المنبر و ب ي ع ه عموم المسلمين عشان كده كان عمر بن الخطاب يقول إ ن بيعه ة أبي بكر كانت فلتة أقولها تاني. ابي ثاني كما ا في صحيح ل بكر كانت فلته وقى الله المؤمنين شرها أ ب و بكر لما حضرته الوفاه محبش يعيد الكره م ر ة أ خ ر ى لكن أ ا ل ن ا ه ع ر ض على ا ل أ م ه شخص واحد فعرض على ا ل أ م ه عمر بن الخطاب استخلف عمر وقال يا أ م ة محمد هذا عمر أ م ا رضيته لكم فهل ترضونه ل أ ن ف س ك م فرضيته ا ل أ م ة فلما طعن عمر وجاء ا ل ص ح ا ب ة يعودونه قالوا له الا تستخلف قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني وان اترك فقد ترك من هو خير مني فعلموا انه لم يستخلف لانه اختار ما فعله رسول الله رسول الله ترك الامه بغير بيان خليفه وجعل الامر شوره في السته بقيه ا ل ع ش ر المبشرين بالجنه لاحظ بيعه ابو بكر فلته بيعه عمر بالاستخلاف ب ي ع ة عثمان جاءت بعد ش و ر ه في اهل الحل والعقد من ب ق ي ة ا ل ع ش ر ة ا ل ص ح ا ب ة لم يتفقوا على ص و ر ة و ا ح د ة لا ل ل ب ي ع ولا ل ل ش و ر ه هم متفقين انهم ما يتفقوش لا بهذا فتح الله عليهم في الاجتهاد وهذه اليات العصر وامكانياته اليات العصر وامكانياته النهارده ممكن نستخدم السابق ا ل ز ج ا ج ي ة مش مانع صحيح ن اننا ل بنستخدم كل الناس أ و بنقول ل ل ن ا س كلهم مش كل الناس بيصوتهم ما احنا عندنا النهارده أ ع ل ى نسبه تصويت شفناها في تاريخ مصر في الاستفتاء اللي فات وفي الاستفتاء اللي فات لما قالوا الانتخاب ب ا ل ب ط ا ق ة ا ل ش خ ص ي ة كان عدد المسموح لهم بالتصويت كام خمسه واربعين مليون طب عدد سكان مصر كام خ م س ة وثمانين مليون يعني تقريبا نص عدد السكان لان النص التاني اما صغير تحت ث م ن ت ا ش ر س ن ة واما غير ذي اهليه ملوش ا ه ل ي ة الانتخاب زي ظابط الجيش يقولك ل لا بتقول الجيش مينتخبوش ا بتاع ا ل ش ر ط ة مينتخبش ا بتاع القضاء مينتخبش ا دول ممنوعين بنص القانون فصار اللي هينتخبو خ م س ة واربعين مليون راح منهم كان ث م ن ت ا ش ر يبقى ا ل م س أ ل ة مش كل الناس اللي تنتخب عشان ما فيش واحد يقولي لا انا عايز د ي م ق ر ا ط ي ة وكل واحد يقول رايه ما الحقيقة دا مؤثر الشاهد الذي أ ر ي د أ ن أ خ ر ج به من هذا أن ت ف ص ي ل ا ت هذه ا ل أ ش ي ا ء ليست م و ج و د ة في كتاب الله ولا في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا هي م ت ر و ك ة لاجتهاد الامه أ م ة و ط ل ا ي متروكة ل المهم ج ت ه ا ا د أ ة ا ل م أ ن ه ا لا تخالف ا ل ش ر ي ع ة لكن لا يشترط أ ن تتفق مع ما جاء في النص الشرعي لان أ نصوص الشرع م ح د و د ة وحوادث الزمان غير م ح د و د ة ولهذا لزم الاجتهاد ولزم بذل الجهد لاستنباط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ا ل إ م ا م مالك لما طلب منه يعمل الموطا ا ل خ ل ي ف ة المنصور قاله ل إ ي ه قاله ل اعمل لنا كتاب يا إ م ا م اجتنب فيه تشديدات عبد الله بن عمر عبد ع بن الله متشدد ر رجل كان م في الوقوف على ا ل س ن ة زي اللي سنه النهاردة سنه واقف للناس على الواحدة ك سنه ج عشان ب ابن د ا ل ل ه عمر ع لا ت ش ب ل و ا منهج ل م عبد الله بن ع م ر س رجل شديد التيسير على الناس يبقى ابن عمر ايه متشدد في السنه وابن عباس ايه موسع للناس وميسر على الناس ففي رخص كتير ف ا ل خ ل ي ف ة قال له قال ل ب ع د عن ت ش ج د د ا ت ابن ع م ر و ع م رخص بن عباس وهتلنا منهد وسطي واكتبه لكذا فكتب ي ا ف كتاب ب ك ت س م ا ل كلام م و ده ف ي ا ل ق قبل ذلك بقليل ر ن الثالث ذلك ل م ا الكتاب قال عمل منه جيل خليفة بس ناخد منه نسخ و ن ب ع ه ا في أمصار المسلمين في بلاد فارس في بلاد العراق في بلاد في بلاد المغرب العربي في, في فملك تفعل المسلمين العربي عليك يا أمير المؤمنين أمصار الأندلس مصر المغرب بلاد بلاد العراق بلاد بلاد بلاد بلاد قال بالله لا نرسل له هذه اوعى ت ب ع د كتابي هذه البلاد ليه انت مش عايز كتابك ينتشر قال فان ا ل ص ح ا ب ة قد اختلفوا ارتحلوا في البلاد ولكل منهم فقه واستنباط فصار في كل بلد م د ر س ة ف ق ه ي ة فلو حملنا الناس على قول واحد لحملنا الناس على ما لا يطيقون فصارت ا ل ش ر ي ع ة ش ر ي ع ة ا ل س ع ة وصار الفقه فقه ا ل س ع ة وكما يقول ابن القيم الفقه نوعان فقه في نفس النص وفقه م في تنزيل النص على الوقائع والفقيه الحق هو من فهم النص حقا و أ ح س ن تطبيقه على الواقعه حقا وصدقا ليكون محققا لمصالح العباد أ ن ا بعد هذه المقدمه ارجع للشعار الذي يرفع منذ سنوات ع د ي د ة ا ل إ س ل ا م هو الحل أ ق و ل هذه كلمه ة حق ذ ه كلمة حق لكن لا يراد بها الحق دائما ل أ ن فيها غموض فيها عدم وضوح ليه؟ لماذا ي ل أقول ا ل إ س ل ا م ح ق لا خلاف في هذا دين الله من لدن آ د م و إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض من عليها هو ا ل إ س ل ا م هو دين موسى وعيسى ومحمد ودين آ د م ونوح و إ د ر ي س و إ ب ر ا ه ي م كل انبياء الله ورسله دانوا ب ا ل إ س ل ا م لكن الشرائع اختلفت وكذلك هذه ا ل ش ر ي ع ة أ م ا تحدثت في ا ل س ي ا س ة والاقتصاد لم ت أ ت ي بنصوص ق ط ع ي ة و إ ن م ا جاءت بالظنيات لتعطينا ف ر ص ة للاجتهاد ولهذا أ ن ا أ ق و ل لاخواني مثلا في ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين انتو رفعتوا هذا الشعار رفعتوه في ا ل إ س ل ا م المتفق عليه ولا رفعتوه عشان تحللنا مشاكل ا ق ت ص ا د ي ة و أ م و ر س ي ا س ي ة تتعلق بالحكم يقول عليكم في إيه لك لا برنامج نبنى نعرض عرض في أ م و ر ا ل س ي ا س ة والحكم لننهض ب ا ل أ م ة أ ق و ل له هذا ليس هو ا ل إ س ل ا م الذي تعرضه هذا رؤيتك وهذا اجتهادك و أ ن ت إ ذ ا أ ح س ن ت الاجتهاد أ ص ب ت أ ص ب ت في اجتهادك لكن ربما تصيب في ا ل ن ت ي ج ة وربما تخطئ المجتهد بطبعه م أ ج و ر في كل حال لكنه يخطئ ويصيب فلا تحمل اجتهادك اسم ا ل إ س ل ا م أو ل ا ت ح م ل الإسلام و ب ا ل الكلام ج ت ه ا د ك أ ي ب و ده ليه ل أ ن احنا ع ر ض ة في ا ل أ ي ا م القادمه ه ذ ان ي ك و ن ف ا ج أ ب أ غ ل ب ي ة م س ل م ة أ و أ غ ل ب ي ة تحمل هما إ س ل ا م ي ا وفكرا اسلاميا في مجلس شعب و ش و ر ه وقد يكون رئيس د و ل ة ونحو هذا ونحن نرجو هذا لكن لو قلنا للناس ان احنا ج ا ي ب ي ن ل و ا الاسلام عشان نحللكوا الاسكان ج ا ي ب ي ن ل و ا الاسلام عشان نحللكوا م ش ك ل ة الخبز والقمح ج ا ي ب ي ن ل و ا الاسلام عشان نحل ل م ش ك ل ة مياه النيل وبعدين معرفناش نحل المشاكل د ي الناس هتقول ده الاسلام فشل ا و ا ل ح ق ي ق ة الاسلام لايفشل اللي فشل احنا مش الاسلام عشان كده لما تعرض علي ر ؤ ي ة ل س ي ا س ة ا ل أ م ة قل ل هذه رؤيتي وهذا اجتهادي و إ ي ا ك أ ن تقول لي هذا هو ا ل إ س ل ا م ل أ ن المقطوع من ا ل إ س ل ا م إ ح ن ا متفقين عليه مفيش ا عليه خلاف و إ ن م ا أ ن ت ا ل آ ن تعرض علي امورا ظ ن ي ة أ ن ت تعرض علي اجتهادات ورؤى وبعدين لكي يتضح ا ل أ م ر أ ق و ل إ ن هذا الذي قلته لكم ليس من عندي ولا من جيبي ولا من كيسي و إ ن م ا هذا الذي قلته لكم اصله رسول الله صلى الله عليه وسلم, أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح ا ل إ م ا م مسلم من حديث مريض بن الحصيب ا ل أ س ل م ي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالك بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر س ل س ر ي ة و أ م ر عليهم أ م ي ر ا أ و ص ا ه في خ ا ص ة نفسه بتقوى الله عز وجل و ق ا ل أ ا غ ز و ا باسم الله لا تقتلوا وليدا ولا كذا و ك أ ع ط ى أ د ا ب في الحرب ثم ذكر و ص ي ة في آ خ ر الحديث أ ر ي د أ ن أ ق ف عليها ونشرحها قال ل أ م ي ر ه قائد ا ل س ر ي ة و إ ذ ا حاصرت أ ه ل حسن أ ن ت ت خ ش في م ع ا ر ك وهاتضطر ا ن أ ن تخش ت في المساومات مع الناس دول من غير المسلمين إ ذ ا حاصرت أ ه ل حسن ف أ ر ا د و ك أ ن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أ ن ز ل ه م على حكمك أ ن ت فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا خدوا بالكم الحته دي اوي امير سريه الرسول هو اللي معينه قال له هتروح هتحاصر بلد أ ه ل البلد هيقولولك عايزين ننزل على حكمك لا عايزين ننزل على حكم الله قلهم ماقدرش ننزلكوا على حكم الله لكن اقدر ننزلكوا على ايه على حكم انا حكم السياسه ل أ ن ي لا أ د ر ي لأنك ل لا اتصيب د ر ي أ فيهم حكم الله أ م لا ط ب الكلام د ه منطوق الرسول صلى الله عليه وسلم ط ب تعالوا ننظر في فعله في غ ز و ة ا ل أ ح ز ا ب و ب س ر ع ة كده خ م س ة آ ل ا ف مقاتل كافر مشرك تحزبوا يريدون م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد سكان المسلمين في ا ل م د ي ن ة في هذا التوقيت بما فيهم الرجال والنساء والصبيان لم يتجاوزوا الفين عدد المسلمين أ و ل ا ً عن آ خ ر كبيرا ً و ص ع و ر ا ً أ ل ف ي ن عدد جنود ا ل م س ل ك ي ن كان خ م س ة آ ل ا ف طبعا ً الرسول له عيون تراقب الطرق فنظروا الجيش واختبروا حاله و أ ر س ل و ا ي خ ب ر ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول فكر ماذا ن ما س م ع ل ن ق ا ت ونوجه ا هذا الجيش فجاءت ف ك ر ة ا ل سلمان الفارسي ان احنا نحفر خندق خد ب ي ا خ د ه سياسه、هو. لا في ق ر آ ن ولا في س ن ة س ي ا س ة نحفر خندق الخندق دا يبقى ايه مثلا زي من هنا لاخر ا ل ص و ر يكون واسع وعميق وطويل بطول المكان اللي احنا واقفين فيه كجيش عشان محدش يعرف خش يهجم علينا لان الخمس س ل ا ف لو دخلوا على الف واحد او تسعمائة ايه فالرسول حفر الخندق قبل ان ي أ ت ي الجيش وبعدين وصف جيشه خلف الجبل جعل الجبل في ظهره عشان يبقى الخندق ساتر طبيعي او ساتر صناعي من امامه زي ما قامت ع خط ب ر ل ي ف ق ن ا ة السويس وبعدها ساتر ترابي طويل مرتفع الرسول عمل خندق منخفض خندق اللي عايز ي ق ت ح م و لازم ينزل واذا نزلوا واحد واحد نقدر نصطادهم بالسهام و ب ا ل ر م ا ح ونقدر ايه ن ح ا ر ب ه م بهذه ا ل ص و ر ة بقي حته و ا ح د ة في قلق منها اه اليهود حلفانا ء من اليهود اللي بيقيموا في طرف ا ل م د ي ن ة ماذا لو اتفقوا مع ا ل غ ز ا ة تبقى م ص ي ب ة الرسول صلى الله عليه وسلم أ ك د على الحلف مع بني ق ر ي ظ ة انتوا معانا في نفس ا ل م د ي ن ة إ ح ن ا بينا وبينكم م ع ا ه د ة دفاع مشترك إ ح ن ا أ م ه و ا ح د ة إ ح ن ا عايشين في بلد واحد المسلمون واليهود في هذه ا ل م د ي ن ة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم كما في دستور ا ل م د ي ن ة المشركين وقفوا امام الخندق عاجزين مش قادرين يقتحموه يوم اتنين ت ل ا ت ة اسبوع اسبوعين مش عارفين يقتحموه والناس العرب بيؤمنوا كل حته عايشين يخلصوا ويروحوا فبقت ا ل م ش ك ل ة البرد والريح ا ل ش د ي د ة قالوا بس ما فيش إ ل ا ف ك ر ة و ا ح د حل واحد نعمل ايه نبعث اليهود بني قريز هما ل ل ي يضربونا محمد من الخلف وتبقى ا ل ع م ل ي ة انتهت عما يجي يرد عليهم يبصلهم احنا نقتحم الخندق وفعلا راسلوا اليهود بني قريز وكادوا يتفقوا على ان يفنو الجيش المسلم ولكن قدر الله عز وجل أ ن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي و أ ن يرسل رجلا كان مشركا فاسلم نعيم بن مسعود فيوقع ا ل و ق ي ع ة بين الفريقين فلم تحدث هذه وانهزم المشركون بريح وبجنود لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه من ا ل م ل ا ئ ك ة ورجع الجيش الكافر وامن المسلمون فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدب ويقاتل هؤلاء الخونه من بني قريزه فلما وصل اليهم قال لاصحابي لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريزه فلما وصل الى بني قريزه وجدهم قد دخلوا الحصون واغلقوها ووقفوا في اعلاها يروون الجيش بالسهام والنبال والرماح فوقف يحاصرهم ف ت ر ة حتى أ ل ق ى الله الرعب في قلوبهم فقالوا يا محمد ننزل على حكم حليفنا احنا بينا وبينك واحد منكم يحكم فينا ننزل على حكم حليفنا سعد بن معاذ سعد بن معاذ كان حليف ف ن ي قريزه في ا ل ج ا ه ل ي ة وظل حليفهم في ا ل إ س ل ا م وكان سعدا كان سعد قد أ ص ي ب في م ع ر ك ة الخندق وكان يمرض فحمل وجيء به إ ل ى بني ق ر ي ظ ة فقال لهم قال يا بني ق ر ي ظ ة ا ر ض ي ت م أ ن تنزلوا على حكمي قالوا بلى أ ن ت حليفنا ننزل على حكمك فنظر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه و ا س ت ح ي أ ن يقول وتنزل على حكمي يا رسول الله ل أ ن هذا لا يليق فقال ومن هناك ومن هناك لم يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وقد س ل م تاطا ر أ س ه في ا ل أ ر ض حياء فقال النبي, صلى... فقال, فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن النبي سعد عليه المقاتلة وسلم فقال فقال تقتل الله صلى أرى ذرية وتثبت حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ا ل سموات ي ب ق الحكم بحكم الله ولا حكم سعد حكم سعد لكن حكم سعد وافق الحق حكم سعد وافق الحق إحنا, احنا في زمن النبي نقدر نعرف الحكم وافق الحق أ م لم يوافق الحق بالرجوع إ ل ى النبي لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى أ م ا م ن ا إ ل ا إيه إ ل ا الاجتهاد ولهذا نقول ل إ خ و ا ن ن ا إ ذ ا قالوا لنا ا ل إ س ل ا م هو الحل نقول لهم سوقتم ك ل م ة حق لكن ماذا تريدون بها إ ذ ا أ ر د ت م ا ل س ي ا س ة والاقتصاد و ا ل ت ن م ي ة البشريه ة و ذ ه الأشياء فهذه سياسات المهم فيها الا نخالف ا ل ش ر ي ع ة لكن الرؤى والاجتهادات فيها و ا س ع ة ف إ ذ ا قلت أ ن ت لي أ ن هذا هو ا ل إ س ل ا م أقول لك ل اقول أ لك لا ليس هو ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا هو رؤيتك هو اجتهادك مدرستك طريقتك قد تصيب وقد تخطئ وقد تكون لي أ ن ا رؤيه م خ ا ل ف ة قد تصيب وقد تخطئ والمهم ان احنا نحاول في اجتهاداتنا أ ن نبغي ا ل م ص ل ح ة و أ ن ن ض ر ع المفاسد ونحقق المصالح بهذا يكون دعوتنا للاسلام د ع و ة واضحه ة عشان يجليش ما يجيش واحد يقول ا أنا مش عايز ما ربنا、هو. ما أنا فعلا لو ربنا دينية يعني دينية يعني يحكمني مش حكم إيه يقول لي دولة دولة أقول له يقول لي لو هو حكم كذاب أبقى لانني ب ك ل م ه في م ع ا ه د ة ب ك ل م ه في اغتصاب في... المهم من الحكم لا يخالف المقطوع به من حكم الله لكن أ ن ا عندي س ا ع ة س ا ع ة في المرم في المتغير لكي ندرس ما يحقق لنا مصالح ف إ ذ ا ثبت فشل هذه ا ل ت ج ر ب ة بحثنا عن ت ج ر ب ة أ خ ر ى أ و قدمنا من يعرض علينا ت ج ر ب ة أ ك ث ر نجاحا ونستثمر هذا تحت م ظ ل ة ا ل إ س ل ا م ولهذا أ ن ا أ ق و ل واقولها ل ه دائما أ دائما ونحن ا ل آ ن بصدد وضع دستور جديد بعد ع د ة أ ش ه ر في ق ر ا ب ة س ن ة أ ق و ل ا ل ل ي ح ة القانون ا ل ل ي ح ة فوقها القانون فوق القانون الدستور و ا ل إ ع ل ا ن الدستوري بيقولوا عليه أ م الدستور أ م الدستور أ ن ا أ ق و ل لهم و ش ر ي ع ة الله فوق كل ذلك وشرع الله فوق كل ذلك لكن شرع الله القطعي أ م ا الظني فقد ترك لنا ا ل أ م ر لنجتهد ترك لنا ا ل أ م ر لنبحث فيما يحقق المصالح و ي ب ر أ المفاسد وبهذا نحسن عرض ا ل إ س ل ا م على الناس فيقبله الناس أ م ا إ ذ ا أ س ا ن ا عرضه أ و أ س ا ن ا فهمه ثم قلنا الناس هذا هو ا ل إ س ل ا م هذا هو ا ل إ س ل ا م لما استوعب الناس هذا الذي نعرضه ربما رفضوا ا ل إ س ل ا م الذي نعرض ف ن ق و ل قد أ س ا ن ا ونحن نريد ان نصلح أ س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم ب أ س م ا ئ ه ا ل ح س ن و ص ف ا ت العليا أ ن يوفقنا لما يحب ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا للبر والتقوى وصل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن اللهم على آله الله لكم عليكم الله الإجابة على بعض الأسئلة نبينا محمد مع بعض مع ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور جمال الماوكلي فليتفضل مشكورا ماجورا الحمد لله. والصلاة والسلام كريم و ي م ن ا ل ط و ا ا ئ ف ل س ل ف ي ة في ظل هذا ا ل ف س ا ا د ل ذ ي ن و ل وعدم و ج و د ان ا ف ا ء م و ك ل ت ه م و ق د قرأت ب ت ا ل ي ع م ر بن ع ا ل ع ي ي ق و ل خ ل ا ف ة ا ل ر ش ي د ة ف ي و ج و د ل و ن ان الامر ن ه ه ممن ا ل لها ي ق و ل هل عدل عمر ن ع ل م ان ع ا ل ع م ر الذي ي ه و ل و ه وقولوا ان السؤال يعني السائل... السائل يطلب لماذا لا ترشحون أ ن ف س ك م ا ل ح ق ي ق ة نحن لو وجدنا في أ ن ف س ن ا أ ه ل ي ة لرشحنا أ ن ف س ن ا القضيه مش ق ض ي ة علم فقط يعني نحن لا نريد رئيس د و ل ة شيخ أ و لا نريد رئيس د و ل ة فقيها في الفقه ا ل إ س ل ا م ي فقط يكون عنده ع ل ل أ ن من الشروط ا ل م ط ل و ب ة في ا ل إ م ا م وفي الرئيس الالهي هذا احد الشروط لكن هذا واحد من شروط كثيره ة ذ ا واحد م نحن شروط كثيرة ن في البيان الذي اصدرناه بيان ش و ر ى العلماء اللي صدر عن انصار السنه ونحن ي ن ايضا شاورنا فيه الدكتور مختار المهدي وان كان بالتلفون لم يجلس معنا قلنا لا ب أ س ب ا ل م ش ا ر ك ة لكن لم نعني بقولنا لا ب أ س ب ا ل م ش ا ر ك ة اننا سنشارك و إ ن م ا نحن نترك هذا بحسب ا ل ر ؤ ي ة وبحسب ا ل م ص ل ح ة عمر بن عبد العزيز ما عرض نفسه على ا ل خ ل ا ف ة بل لما عهد سليمان بن عمم إ ل ي ه لم يعلم عمر بذلك ولقي رجاء بن حيوى وكان وزير سليمان لقيه فقال له بالله عليك يا رجاء هل سماني امير المؤمنين ك أ ن ه يخشاها ويرفضها فقال له اسكت بعكس مثلا ابن عمه يزيد أ و يزيد بن عبد الملك أ و بعده ش ا م بن عبد الملك كان يقول للرسول بن ح ي و ة هل سماني أ ن ا هل أ ن ا ولي العهد أ م م ا ذ ا فهناك من يطلبها ويحرص عليها وهناك من يتحاشاها وياباها والفرق بينهما هو الفرق بين من عرف قدر ا ل أ م ا ن ة وعظم ا ل م س ؤ و ل ي ة ومن ر أ ى ا ل أ ب ه ة وما ي ع ت ر ا ل ر ئ ا س ة و ا ل خ ل ا ف ة و ا ل إ م ا م ه من نظر الناس و ط ا ع ة الناس وما فيها من س ط و ة وملك وحكم وجاه وسلطان هناك من ينظر إ ل ى هذا ينظر إ ل ى نفسه و ا ل آ خ ر لا يرى من هذا شيئا و إ ن م ا ينظر إ ل ى ما سيتحمله من أ م ا ن ه وما س ي س أ ل عنه أ م ا م الله نحن كما قلنا لم نقرر في هذا شيئا ونحن إ ن شاء الله في هذه الانتخابات ا ل ق ا د م ة سنسعى جاهدين أ ن نختار أ ف ض ل المطروحين ولا نمنع أ ن يتقدم منا من أ ب ن ا ئ ن ا من آ ب ا ئ ن ا من إ خ و ا ن ن ا أ ي ض ا من نراه له أ ه ل ي ه أ ه ل ي ه في هذا فنقدمه ونزكيه إ ن شاء الله لكننا في للناس وفي تعليمنا و ي ت ن ا ل ن ا س و ف ت ع ل ي للناس سنقول لهم ا ن ص و ا عصبيه انس ى ابن, ابن بلدنا انس ى ابن ا ل د ي ر ة فكر فيمن يصلح ويصلح فكر بعقلك فكر ب ا ل ا م ا ن ة ا ل م ن و ط ة عليك فيمن ستختاره واعلم انك س ت س أ ل عن هذا الاختيار ان اساء س ت س أ ل وان احسن ستثاب لانك الذي اخترت وكما قال عمر بن الخطاب والحديث راه الحاكم مرفوعا وموقوفا من ولي من أ م ر الامه فولى وهو رجلا يجب ن و ولي أصلح أمر أمة منه من من شيئا فولى رجلا وهو يجب من هو أ ص ل ح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين نحن لا نريد ا ل خ ي ا ن ة نريد أ ن نحسن التعامل والتعاطي مع ا ل إ م ا م ة ومع ا ل أ م ا ن ة لكي تنتقل ا ل أ م ة من صالح إ ل ى أ ص ل ح أ و تترك ا ل أ م ة ما كانت عليه من ج ه ا ل ة وجهل وسوء إ ل ى عهد يكون فيه علم نافع وعمل صالح و ش ف ا ف ي ة و ر ؤ ي ة طيبه ة ذ ا ما إن شاء الله أيضا يعني أنا قرأت الأسئلة سريعا أحتاج إلينا ثاني نرجوه إن يعني لكن أنظر تاني كيف نستطيع أن قرأت نوحد كيف بين المسلمين ونجمع كلمتهم وكيف نواجه هذه ا ل ه ج م ة ا ل ش ر س ة على ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة سؤالي السؤال ا ل أ و ل كيف نجمع شمل ا ل أ م ة نحن د ع ا ء نحن دعاء ولسنا هداه يعني نحن لنا من الهدايه ه د ا ة ا ل إ ر ش ا د أ م ا هدايه, هداية التوفيق والتسديد فهي لله إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين ه د ا ي ة التوفيق لله عز وجل ليست للنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ولا ل أ ح د من بعده و إ ن م ا هي لله عز وجل أ م ا ه د ا ي ة ا ل د ل ا ل ة و ه د ا ي ة ا ل إ ر ش ا د و ه د ا ي ة ا ل ت و ع ي ة و ه د ا ي ة التعليم فهذه يحملها ا ر س و ل والعلماء من بعده وقد قال الله لنبيه و إ ن ك لتهدي إ ل ى صراط مستقيم بين قول الله إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي ما شاء و ب ي ن قول انك ل ل تعالى ه و إ لتهدي ا إ ل ى صراط مستقيم ستعلم أ ن الهدايه هنا غير الهدايه هنا الهدايه التي لله وحده هي ذات التوفيق ونحن ندعو الله أ ن يجمع شمل ا ل أ م ه و أ ن يوفق بين أ ب ن ا ئ ه و أ ن يحملهم على الحق ن س أ ل الله ذلك لكننا لا نملكه لكننا نملك أ ن نعتصم ب ح ب الله و أ ن ن س أ ل الله ثباتا على هذه ا ل ع ص م ة وهذا ا ل ع ص ا م و أ ن ندعو إ خ و ا ن ن ا إ ل ى ا ل ت آ ل ف ويعذر بعضنا بعضا في ا ل أ م و ر ا ج ت ه ا د ي ه أ م ا ا ل أ م و ر ا ل أ ص ل ي ة والاصول أ س س ي ة أمور أ ا ل فهذه لا عذر فيها ل الا عذر فيها إ لجاهل لا عندما ذ ر فيها إلا لجاهل إلا ع يرى أ ن ه معذور في هذا بجهله لكن صاحب الهواء صاحب البدعة صاحب صاحب لا يعذر في ا ل أ ص و ل ل أ ن ه ليس بجاهل و إ ن م ا هو صاحب بدعه وصاحب ض ل ا ل ة فنحن نجتمع إ ن شاء الله على الثابت الذي لا خلاف عليه أ م ا ما يتعلق بالاجتهادات ف ا ل أ م ة تستوعب كل هذه الامور أ م و ر ل ينبغي يقول أن نكون طيب واحد ا ا ذ جمعية شرعية أ ن ص ا صنة وإخوان وسلفية وكل هذه、رؤية. ومنهم من يكون أ ق ر ب إ ل ى الحق و أ ق ر ب الصاب من غيره ب ا ج ت ه ا د ه لكن أ ي ض ا نحن في هذا كلنا نجتهد ونسعى في هذا الاجتهاد و أ ن ا أ ذ ك ر أ ن ن ي جلست م ر ة أ و كان ت أ و ل م ر ة أ ز و ر الدكتور المهدي في مقر ا ل ج م ع ي ة ا ل ش ر ع ي ة في ا ل د ر ا س ة وذكر لي ان بعض الدعاء ا ل س ل ف ي ن هاجمه في بعض الخطب وادرس قلت له هاجموني أ ن ا أ ي ض ا ا ل ق ض ي ة ليست ع ص ب ي ة لانظار السنه أو للشرعية وقال إ ن ذكرنا م ثم ا واحد رأى الرأي هكذا فخالف وآجب رأى ض ي ة ص ف ا ل وجل ه عز ومنهج الرجل س ل وقال ل ف في إثباتها ا بلسانه والله نحن سلفيون قلت له و أ ن ا أ ع ل م ذلك لكن اسمح لي أن يكون ن ن ي ب ان قدرا م الخلاف لكن يكون بيننا قدر عظيم من الحوت قال و أ ن ا أ ق ب ل بهذا يعني قد نختلف قد لكن يجمعنا حب يجمعنا ود تجمعنا م و د ة و ر ح م ة ورغبة في م ص ر د هذا الدين ا ل ه ك م ة ا ل ش ر س ة على ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة لها سببيه لاحظوا ان ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين كانت تهاجم لحد ص و ر ه وعشرين ي ع ناير, ناير ي مقبولين و م ت ف د ع ي ن انما ا ل م ص ي ب ة اللي طالعين لنا دول اللي مكناش بنسمع عنهم دول ب د أ و ا يتكلموا في ا ل س ي ا س ة ودي مصيبه صحيح إ ن الناس تبقى يعني ل ب د ا في ا ل د و ر ة زي بقولوا ولا ب ا ل د ر ي ه وبعد كده تتكلم في كل ح ا ج ة احنا عايزين نتكلم بعلم ونتكلم ب أ د ب ونتكلم بوعي ونتكلم بعقلانيه مش اي حد يتكلم يعني إ ذ ا كنت تحسن فتكلم إ ذ ا كنت لا تحسن فاسكت حتى تتعلم هكذا ينبغي علينا أ ن نكون لكن أ ن ا واثق ان هذه ا ل ه ج م ة ا ل ش ر س ة لها دواعي ك ث ي ر ة منهم من يرفض الدين مطلقا و ا ل إ س ل ا م مطلقا ويريدها ع ل م ا ن ي ة م د ن ي ة على المعلوم أ و المعول م به في أ و ر و ب ا دين ثقافته و إ ح ن ا عايزين برضو ندعوه ونعلمه ان د ي ن ا بيحمل ما هو أ ف ض ل من ذلك يعني يحمل من ث ق ا ف ة أ و ر و ب ا خيرها ويحمل ما هو خير من ذلك و أ ف ض ل من ذلك ولهذا أ ن ا إ ن شاء الله لقاي ئ على ق ن ا ة ا ل ر ح م يوم الاثنين القادم الساعه التاسعه مساء سيكون عن الديمقراطيه وهضرة الديمقراطي. وإنما الديمقراطي. أواعي سياسة شرعية عن الديمقراطية أتكلم ثم إ ن شاء الله إ ن هذه الهجمه ا ل ش ر س ة ل م تكون دائما ً أ ب د ا ً بهذه ا ل ش ر ا س ة إ ذ ا قابلناها بقدر من الوعي وقدر من س ع ة الصدر وقدر من إ ح س ا س أ و إ ش ع ا ر ا ل آ خ ر ب أ ن ن ا لا نريد إ ل ا ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة ولا نريد م ص ل ح ة خ ا ص ة والحقيقة التشويش الذي أنا لا أتصور إن سلفي والحقيقة الخبر كان أنا الحد الأذن الأذن سلفي سلفي يقول لأن أتصور مكزود أسير أقيم ليس أذن فأقطع بسبب قطع قطع إن كإن من حداً لا يوجد في الحدود الشرعيه حدث مقاطع الاذن يعني هذه مثله لكن أ ن ا أ ت ص و ر ما ا خ ن ا ء بالناس ادت مقاطع أ ذ ن ر ج ل وتصالح عليها بعد ذلك لكنهم أ ر ا د و ا أ ن يشعلوها نارا فقالوا السلفيون سيقطعون أ ذ ن ن ا وسيقطعون ا ل أ ل و ف وسيفعلون كذا وكذا هذا تشويه والله وبحمد الله حدث التصالح الله و ك ل أ ن ا اتصلت بها صحفيه من اهرام ل أ ورددت عليها قلت هذا ليس من الدين في شيء و إ ن فعله إ ن س ا ن ينتسب إ ل ى ا ل س ل ف ي ة فهو مخطئ ولابد أ ن نقول إ ن ه مخطئ ولا يعبر إ ل ا عن نفسه ويجب أ ن يتعرض ا ل ع ق و ب ة وانما أ ن لا أعرف م فعلها لأننا لا ندافع عن لأننا لا باطل ن و إ نحن ندعو إ ل ى حق كلمة الإسلام هي الحل. هل كلمة الإسلام هي الحل هل الإسلام الحل؟ هي هي هل كلمه الاسلام هي الحل حدثت مشكله عندما قالها الاخوان ولم الاختلاف في هذا الوقت آ ه يعني ا ل أ خ السائل بعض ا ل ا خ و ة بيحملهم أ ح ي ا ن ا نوع من التعصب والعصبيه أ و ل ا أ ن ا بفضل الله تجمعني علاقات حب وود و ص د ا ق ة مع كثير من رموز ا ل إ خ و ا ن المسلمين وكثير من رموز الجمعيه ا ل ش ر ع ي ة وبعضهم تربى معي في مسجدنا تربينا في مسجد واحد وبيننا علاقات بفضل الله لكن نحن حينما نتكلم في الدين نتكلم في دين الله نتكلم بالحق وبالدليل ك ل م ة ا ل إ س ل ا م و الحل أ ن انا قلت أ ه كلمة ح قلت ق أ ن ه ا ك ل م ة حق لكن قلت تعممها لا ي ر د به الحق لا بد أ ن تفصل إ ذ ا قلتها دون أ ن تفصل ف أ ن ت ما أ ص ب ت وهذا أ ي إ خ و ا ن ي يريد ع ن ي ي أ ن يناقشني في هذا يكتب لي أ و يرد ع ل ي ا في أ ي مكان وفي أ ي ج ه ة ا ل ق ض ي ة ل ي س ق ض ي ة اظهار ق د ر ة أ و نحو هذا لكن ا ل ق ض ي ة ع ج ي ز ي ن ح س ن عرض ا ل د ع و ة نحسن عرض ا ل د ع و ة عرض ا ل م س أ ل ة ا ل آ ن ل أ ن ا ل ك ل م ة م ل ح ة ا ل آ ن ا ل ك ل م ة أ ك ث ر إ ل ح ا ح ا ا ل آ ن احنا بنعرض النهارده ا ل إ س ل ا م بحل مشاكلنا فلابد أ ن نعي الفرق بين ما هو ا ل إ س ل ا م القطعي الذي لا نختلف عليه أ ب د ا وما هو من ا ل إ س ل ا م ظني تكثر فيه ا ل أ ق و ا ل و ا ل ا ك ت ه ا ب ا ت والنظر ف إ ذ ا ما أ خ ط أ ن ا يبقى أ خ ط أ ن ا نحن وليس ا ل إ س ل ا م الذي أ خ ط ا لا نحمل ا ل إ س ل ا م رؤيتنا أ ونظرتنا خطأ ر ؤ ي ت ا و ن ولكن نحمل أ ن ف س ن ا وهذا أ ن ا جبت لك الدليل على هذا من كلام الرسول صلى الله عليه س ل م ومن فعله ف ا ل ق ض ي ة ليست عصبيه يا اخي أ ن ا لا أ ح ب أ ن يكون السؤال يفهم السائل ما ق ل ت بهذا المغزى إ ي ا ك أ ن تفهمه بهذا المغزى ولكن ي ف ه م ه بقدر من حسن الظن وافهمه بقدر من الحب لي ل أ ن ك لو فهمت بهذا القرد ستقبلوا ن شاء الله وانا أنا كتبت هذا إ ن شاء الله وسينشر كتبت وسينشر في مجال التوحيد لكن لعله ينشر في العدد القادم ل أ ن ه م نشروا لي م ق ا ل ة س ا ب ق ة أ ي ض ا سينشر على مواقع ا ل إ ن ت ر ن ت س أ ر س ل ه ل ق ا د ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين ل أ ن ا ل م س أ ل ة ليست صراعا و إ ن م ا ا ل م س أ ل ة م ن ا ص ح ة ا ل م س أ ل ة م ن ا ص ح ة ونحن ن ع ر ف ب ض ا ع ة لابد أ ن نحسن عرضها لكي يحسن الناس قبولها والله أ ع ل م سؤال ما راي فضلكم في ما يقوله ب عدم ض السلافين في ع جواز الخروج على الحاكم أ ث ن ا ء ث و ر ة خمسه عشرين و بعدها هو ا ل ح ق ي ق ة السؤال ده في ه إ ش ك ا ل ي ة السؤال في ه إ ش ك ا ل ي ة لابد من بين ا ولا هو بين هذه ا ل إ ش ك ا ل ي ة على النحو التالي منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وارجع إ ل ى كتب العقائد ا ل س ل ف ي ة من لدن من لدن عقيده الامام احمد وما بعده هات الطحوية هات الوسطية هات عقائد الشافعي مالك السلف الآن وهي مضموعة يجوز الفروج أحمد مأثر مأثر كثر عن أجمعين ستجد وإنجاف لا يجوز على على ولي ا ل أ م ر و إ ن ظلم و إ ن ج ر ل ك ن يناصح يغمر بالمعروف ينهى عن المنكر يطاع في ط ا ع ة الله ولا يطاع في معصيه ة ا ل ل في الله م ق ا ب أيضا الأمر بالمعروف ويجب يعني ن يعني والنهي عن المنكر وكذلك أمر الحاكم وأمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر طب وشوف اللي حصل في 25 ناية ا لا الأمر بالمعروف الحاكم بالمعروف تعالوا اللي إيه يجوز ويجب إيه في وكذلك حصل خروط وأمر وشوف أمر طب كان خروجا ولا كان امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر الولاد خرج يوم خ م س ة وعشرين ليه ا خ ت ا ر و ا اليوم ده ليه ش م ع ن ا يوم خ م س ة وعشرين لانه مدروس لانه دا يوم عيد ا ل ش ر ط ة يعني اذا هم يريدون ان يسجلوا ر س ا ل ة اعتراض على العسف والظلم الذي مارسه الجهاز الشرطي ضد الناس وبعضهم ك... كان يحمل موقع خالد السعيد الولد الذي مات واتهمت ا ل ش ق ة بقتله وكذلك السلفي سيد بلال فاختاروا ا ل م ك عشان يقولوا احنا بنسجل ر س ا ل ة اعتراض ونقول ب احنا لا نريد الظلم وخرجوا ع ل ى الناس به خبز حريه ع ا د ا ل ا ج ت م ا ع ي ط ب ده خروج ولا امر ا ل معروف عن ا م ن ك ر هذا قد... قد يرى بعض الناس الخروج وقد يرى ا البعض... لكن ب ع ض ل انا اراه اقرب للامر بالمعروف والله يعني ك منه الخروج ليه لان الاصل في الخروج الذي تحدث عنه السلف هو الخروج بالسلاح الخروج اللي حذره منه خروج واحد عايز يزيحه ويقوله ويقعد مكانه اه ده اسمه خروج عسكري مسلح وده له عنه ليه لانه بيترتب عليه دايما فتن ع ظ ي م ة ده يقتل فيه وده يقتل فيه والناس ا ل غ ل ب ة في الوسط بتموت وبتدفع ثمن غالي بسبب مين يقعد على الكرسي أخد بالك. وفي ا ل آ خ ر لا أ ح س ن من د ه ولا أ ح س ن من د ه كلهم زي بعض حتى ان ا ل إ م ا م مالك له سؤال أ و له جواب عظيم في هذه ا ل م س أ ل ة سئل عن من يخرج على إ م ا م عصره قال إ ن خرج على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتله لو خرج على إ م ا م عادل مثل عمر بن عبد العزيز قاتل هذا الخارج ل أ ن ربنا قال و إ ن ت ايفتني من المؤمنين أ ق ت ت ل و ا فاصلح و بينهما ف إ ن بغت إ ح د ا ه م ا الاخرى فقاتلوا التي تبغي قالوا السائل ف إ ن لم يخرج على مثل عمر بن عبد العزيز يعني خرج ب قال دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منك ل ي ه م ا انت ملك انت بهم ي هي ت ص ل ح ك ن لا تشارك ش مع اليه قضيه خمسه وعشرين ن ا ي ر أ ن ا عايزك تتجاوزها تتجاوزها لانها خلصت ا ل أ م ر الثاني اعط ي ا ل م س ا ح ة لكل واحد ليرى, ليرى ما يدين لله به من وجهه نظره يعني رأيها عندي من رأها هك هكذا نقول ومن نقول من نموذك زمن هكذا بارك الله هذا اجتهادك ومن رأها هكذا نقول له فيك فيك اجتهادك من عندي نموذج في زمن الصحابة لما قتل عثمان رضي الله عنه وخرج ب ن عنه ي علي رضي الله عنه شارت فتنة و طلحة والزغير و علي ا ا ئ ش ة مكة من يريدون ب ص ر وخرج ة ع ل من ا ل م د ي ن ة يريد ا ل ك و ف ة و أ ر س ل علي بن أ ب ي طالب عمار بن ياسر والحسن بن علي الى أ ه ل ا ل ب ص ر ة يدعوهم للدخول في طاعته طاعة الإيمان ف و ق ف عمار على المنبر والكلام مسجل عند البخاري مسجل ده عند في كتاب اسمه كتاب الاحكام وفي كتاب في صحيح مسلم اسمه كتاب ا ل إ م ا ر ة كتاب ا ل إ م ا ر ة يعني ب يتكلم عن ا ل إ م ا ر ة و ا ل س ي ا س ة وقف عمار على المنبر وقال تعلمون انها ز و ج ة نبيكم ولكن الله ابتلاكم إ ي ا ه تطيعون أ م إ ي ا ه ا ثم نزل احترم أ م المؤمنين أ ع ط ا ه ا قدرها لكن قال المخرج هذا غير مناسب من و ج ه نظره فلما نزل وجد أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي و أ ب ا مسعود البدري كان بينهم حب وصداقه في ا ل م د ي ن ة فقال أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي و أ ب و مسعود البدري لعمار بن ياسر يا أ ب ا اليقظان والله ما علمنا لك من ف ه ة منذ أ س ل م ت الفهه يعني ا ل س ق ط ة ا ل ص غ ي ر ة ا ل ز ل ة ما علمنا لك من س ق ط ة أ و من ز ل ة منذ أ س ل م ت الا اسراعك في هذا ا ل أ م ر فقال لهما عمار والله ما علمت لكما من س ق ط ة منذ أ س ل م ت م ا الا إ ب ط ا ؤ ك م ا في هذا الامر ر رأى الإسراع سقطة وهذا رأى وهذا الإبطاء سقطة في نفس、الأمر. سقط فلكل اجتهاده ولهذا أ ف ر ز ت هذه ا ل ف ت ن ة ث ل ا ث ة اجتهادات اجتهاد طالب بالقصاص ل ل خ ل ي ف ة الشهيد واختلاف طالب بالدخول في ب ي ع ة ولي ا ل أ م ر ثم الصبر حتى يتمكنوا من ذلك واجتهاد اعتبرها ف ت ن ة فاعتزل وصار لكل ر ؤ ي ة ولكل اجتهاده الشاهد ان بعد ما تم هذا الكلام قام أ ب و مسعود البدري وكان رجلا تاجرا موسرا فقام فكسى عمار بن ياس ر ح ل ة وكسى أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي ح ل ة اختلفوا في ا ل ر أ ي وتبادلوا الهدايا لحظة لكن ع ل ا ق ة ا ل أ خ و ة بيني وبينك ع ل ا ق ة ث ا ب ت ة لا يقدحها شيء الاثر الذي ق ل ت في البخاري وفي كتاب الاحكام أو كتاب الفتن في البخاري حكم ا ل ح ل ق الذي يحلق اللحى حلق اللحيه لا يجوز أ و ل ا اللحيه هجل و س ن ة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا ل ل عليه ه إ س أ ل ت أ ي واحد صف لي النبي صلى الله عليه وسلم من كتب ا ل س ن ة ستجد في وصف الحبيب محمد أ ن ه كان ذو ل ح ي ة والوصف وصف ا ل ه ي ئ ة قد لا يكون س ن ة بمعنى الوجود أ و حتى الاستحباب لكن ي أ ت ي بعد ذلك ا ل أ م ر ا ل أ م ر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ع ف و ا اللحى وحفوا الشوارب وفروا اللحى ارخوا اللحى اعفوا و و ف ر و الخوا أ وجف الشوارب وعليه حفوا قصوا جزوا انتو ا بتلاحظوا ان فيه ناس بيحرص على انه ربي شنبه ا اوي ا ب وحريص اول اللي يحلق دمين؟ لكن الشاهد أمر ماذا الرسول ا أمر م نقول نحن سمعنا واطعنا ولا سمعنا وعصينا نقول سمعنا واطعنا ولذلك لا ينبغي الحل انه يجعلها مهنه بل لابد أ ن ينصح الناس بها اي ح ل ا الشعر بوحدك مارس عملك في حدود المتاح لكن ونقول له ولامثاله واحد يقول لك توقف ع ي ش وتقطع ع ي ش لا لن يقطع عيشك رزقك م ك ف و ر وفي السماء رزقك مما توعدون ت ق ل الله عز وجل ولكن كما ق ل ن ا ك ن داعيه يعني, يعني بلاش يا شركه ع كميه مش انت مقتنع انها مباحه ش م ة المسألة وربنا يبرك برضو تبقى لك هجأوا دعوة والم بالحكمة دونما إ س ا ء ل أ ح د أ ر ج و ا ل ق ا ئ د ض و ء على القول ب أ ن القوي الفاجر في قيادته خير من الضعيف ا ل أ م ي ن طبعا هذا ليس قولا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون له ق د ا س ة ا ل س ن ة و إ ن م ا هو قول م أ ث و ر عن بعض الائمه وليس بهذا السياق يعني سئل في قياده ة الجيش ل أ ز و الجيش امير يقود الجيش عنده, عنده علم ب ا ل ا م ا ر ة و ب ق ي ا د ة الجيوش وبالحرب بس يعني هو على بعض كده يعني عنده غلطات في عبادته مع ربه مثلا عنده بعض المخالفات لكن هو في ا ل م س أ ل ة دي ايه عشره على ع ش ر ة وعندي واحد تاني بيعبد ربه ع ب ا د ة ما بعدها ع ب ا د ة بس ما بيفهمش بالكلام ده ان هون الافضل ل ق ي ا د ة الجيش اللي يحسن ا ل ق ي ا د ة ودي من غير هذا الاثر الرسول ولى عمرو بن العاص بعد اسلامه باقل من شهر على جيش فيه ابو بكر وعمر هو ابو بكر وعمر احسن ولا عمرو بن العاص أفضل؟, افضل بلا و وعمر بكر ف ض ب ل خلاف لكن لما ج ا ت ا ل ا م ة تولي خ ل ي ف ة للرسول مابصوش لعمرو بن العاص بصوا لمن ا للي هيقوم مقام الرسول بابو بكر لان احنا محتاجين بقى علم و ف ط ن ة و ح ك م ة مش خالد جيش بس و ا ل خ ل ي ف ة مش لازم يقود الجيش بنفسه ا ل ل خ ي ف ة يحسن ا خ ت ي يقود ا ا ر من ل ج ي و ش ف ا ل ق ا ع د ة هي ليست نصا حديثيا لكنها تدخل في ق ا ع د ة ت و ل ي ة الاكفاء أ ك ف تولية الأف... أ لكن حسن قيادته له و ل أ م ت ه فيكون هذا المعنى صحيح بهذا المعنى الذي بينته والله اعلم الحقيقة يعني آه السؤال ح ق ق ي يعني ة ا ل د ه م ف ا د ه إ ن هل ا ل د س ت ي ر ا ل ع ص ر ي ة والقوانين ا ل ع ص ر ي ة يعني م ع ن الحكم ا بغير ما أ ن ز ل الله عز وجل وماذا نفعل تجاه هذه ا ل أ ش ي ا ء طبعا السائل لو ه د أ وفهم ما قلته في حواري وحديثي سنقول ان فيه ثابت وفيه متغير ا ل د س ا ت د ي بتنظم الثابت ولا المتغير بتنظم المتغير بتنظم آ ل ي ا ت اختيار ا ل ح ك و م ة ورئيس ا ل د و ل ة والمجالس الشعبيه ة احنا ن مطلوب بس ف م نفهم, نفهم المواصد ان انت لا تخالف هتولى هذه اللي لا الحدود الشرعية و أ ع ن ي بالحدود ا ل ش ر ع ي ة هنا ما حده الله حلالا وحراما يعني كن على علم بالحلال والحرام واعلم أ ن د ا ئ ر ة المباح د ا ئ ر ة و ا س ع ة ودسترنا بفضل الله في مادته ا ل ث ا ن ي ة ب ق و ل دين ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م و ا ل ل غ ة العربيه ل غ ة ا ل ر س م ي ة ومبادئ ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة هي المصدر الرئيسي للتشريع ده حتى دستورنا أصل على هذه ا ل ح ك ا ي ة والكلام ده تم في تعديل دستور واحد وسبعين لما السادات عدل الدستور وعدل فيه مادتين الماده ا ل أ و ل ى كان الرئيس يتولى ل م د ة ست سنوات ثم ل م د ة تانيه ل لمدة تالية, ثم لمدة تالية فحزف التائل ي ة مربوطة ثم ا فحزف وحط هدال ا بقت مدة, بقيت إيه؟ بقيت مدة و ا ل م ا د ة ا ل ث ا ن ي ة كانت بتقول دين ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م و ا ل ل غ ة العربيه لغتها ا ل ر س م ي ة ومبادئ الشراء ا ل إ س ل ا م ي ة مصدر رئيسي ل ل ت ش ر ي ع فكانت مصدر رئيسي على قدم ا ل م س ا و ا ة مع المصادر ا ل أ خ ر ى فلما حط الاله ل ف ا ل م ص د ر ا ل م ق د م بقت هي المصدر المقدم ورب عز قدر م ن السبات ما يستفيدش من تعديل هذه ا ل م ا د ة يعني مات قبل أ ن يتولى ف ت ر ة ر ئ ا س ة ث ا ل ث ة إ ن م ا استفاد منها مبارك و أ ن ا أ ذ ك ر أ ن ن ي كتبت خطابا مفتوحا للرئيس مبارك في س ن ة 2005 ت ح د ي د ن و ه ذ ا ا ل ك ت ا ب ح ف ي م د ا ل ت و ه ي ا الكتاب ع نشر في الكتاب يعني خطاب نشر في مجله التوحيد تحت انوان ماذا نريد من الرئيس قبيل انتخابات ا ل ر ئ ا س ة في 2005 وهو موجود على الفين ن ن ت ت ر ل ر د أ يقرأه و ق ل له ت أنت استفدت م ن التعديل الأول ونحن لم نستفد حتى ا ل آ ن من التعديل الثاني يا س ي ا د ة الرئيس نريد تفعيل هذه الماده ة النصيحة كانت باب من تفعيل نريد ذ هذه ماذا وماذا ه ده نعمله النهاردة بفهمه لأنه المادة إحنا عايزين, عايزين لم تفعل هذه المادة إلا ونحن نعي ماذا نقول وماذا نفعل. لكن لو إحنا المسائل عندنا واضحة إحنا بنكلم بنخرف. محدش فاهم إحنا عايزين ايه؟ ورق دين نوصله إحنا عايزين ايه؟ لكن إحنا عايزين لم تفعل نقول نفعل لكن لو مختلطة بنكلم نوصله لكن محدش م دين إيه ونحن نعي بنخرف نبقى وع غير يبقى إيه ورق بس عشان كدا عندي انتخابات برلمان واهم و ظ ي ف ة للبرلمان ا ل ج ا ي انه هينتخب ل ج ن ة ت أ س ي س ي ة لعمل دستور جديد يعني البرلمان ا ل ج ا ي انسو ه ا ن س و ه كل ح ا ج ة ه و اهم وظيفه له ان مجلس ا ل ش و ر ه ومجلس الشعب المنتخبين هيختاروا م ئ ة من ف ق ا ء ا ل قانون الدستور ومن ا ل س ا س ة ومن الصحفيين ومن الفنانين ومن الشيوخ ومن النصارى ومن كل الطوائف ليه عشان يعملوا لنا دستور جديد يحكمنا مثلا ل م د ة مائه م ئ ة ي ن سنه طب احنا عايزين نحسن اختيار من سيختار هذه اللجنه ة وانفهموا وعارف احنا بنختارك انت عشان تبقى عارف هتعمل ايه وعارف هتختار لنا لان احنا عايزين دستور لا يخالف كده هتعمل ايه دستور تبقى شرع لا ل ل دستور ن ا ن أ خ ذ فيه بالسعر في أ م و ر ا ل س ي ا س ة لكن دون أ ن نصادم نصا صريحا أ و حكما صريحا نفعلها ح ا ظ ى المادة التانية ل ن ف ع الكلام ده لن يتم كما لكم الا ق ت لكم ل إ بوعي كذلك مطروح أ م ا م ن ا ا ل آ ن عشرات المرشحين لرئاسه ل الجمهوريه بعضهم معروف وبعضهم غير معروف أ ي ض ا هنا لابد أ ن نعيش من, من الذي نقدم ومن الذي نؤخر ليس عيبا أ ن نقدم هذا ونؤخر ذاك ل أ ن الهدف أ ن نسعى في م ص ل ح ة الأمة ونحن ا ه نتعاون في هذا, هذا. ونقول لكم هذا اولى من ذاك وهذا مؤهلاته افضل من مؤهلات ده السندوق وأنا وافق إن إحنا لو أحسننا إن إحنا ن استغلال ا ا ا ل ت خ به ي يعني كطير قوي فيه مليون مليون مليون مليون هيدوا عايزين إحنا نحشد إحنا نحشد ممكن الناس ممكن من إن ممكن من لنا أنت عرفوا لعشر لعشر بتثق صوت ولو صوت انتوا نفسكم في ايه هقولوا نفسي في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا هتقدر تعملي ايه اما انا هروحي واما ر ا ي ج ي ن ي ليه لانه ع ا ر ف ب بقى ق انني بقت ق و ة ت ص و ي ت ي ة بس ق و ة و ا ع ي ة مش ق و ة اقولك يميني ب ق ى يمين شمال يبقى شمال لا خليك واعي وخليك فاهم وخليك متخليش ا حد يضحك ع ل ي ك متخليش ا حد ي غ م ي ل ك عينيك ولا كمشي لك وراي لكن بوعي بفهم بعلم ب ب ص ي ر ة بنور بحكمه بحسن عرض و ب ح س ن س ي ا س ة وحسن ب إ د ا ر ة رب ا ل ع ز ة يوفقنا جميعا لما يحب و ي ر ض و القواعد ا ل ق ا ن و ن ي ة دي قواعد ب ش ر ي ة يعني البشر يختارون ا ل أ ص و ل التي يحتكمون إ ل ي ه ا في حياتهم ولما يكون الناس دي معندهمش ش ر ي ع ة ا ل ه ي ة بيختاروا كما يهوون كما ي ه و و ا ليختاروا ل ي لكن لما يكون عندهم ش ر ي ع ة ا ل ه ي ة زينا من حقنا نختار بس اختيارنا ميخالفش ا شريعتنا يعني نختار في د ا ئ ر ة التكميل لا في د ا ئ ر ة ا ل ت أ ص ي ل أ ن ا عندي القوانين على ث ل ا ث ة درجات في ا ل ل ا ئ ح ة ا ل ل ا ئ ح ة زي ايه زي ل قرار جمهوري نقول قرار مبايس ن الوزراء قرار من الوزير قرار من وكيل ا ل و ز ا ر ة ده اسمه ل ي ح ة ل ي ح ة ت ن ظ ي م ي ة او ل ي ح ة ف ر د ي ة ممكن يكون قرار ترقيه موظف ده بيطعن عليه قدام القضاء الاداري وده نوع من انواع القوانين بس قانون فردي اسمه ل ي ح ة فوق منه القانون الذي يسنه البرلمان اللي هو مجلس الشعب عندنا وده قانون بيبقى قانون عام زي ايه زي قانون الانتخاب زي القانون المدني في المعاملات زي القانون الجنائي وعلى ف ك ر ة القانون الجنائي فيه مخالفات فجاه لحكم الله و إ ح ن ا ن ي م ي ن على ودننا لكن شعبنا يا اخوانا والله شعبنا واعي جريمه الزنا المنصوص عليها في القانون الجنائي بتاعتنا لا تطبق ولا تنفذ في بلدنا ا لا الشعب بيطبقها ولا ا ل ب و ل ي س بيطبقها ولا القضاء بيطبقها دي ج ر ي م ة م غ ل ف ة م س ت و ر د ة جات من فرنسا لا تتناسب مع ظروفنا عشان كده احنا لا, طب لماذا لا نلغيها ع ايه اللي يمنعنا ان احنا نلغيها نبقى فاهمين بنعمل ايه نبقى فاهمين طالما احنا بوعينا ب ش ر ع ن ا ما نفذناش ما طبقناهاش يبقى, يبقى بقى نحن ا ن ش ل ه ا نقول دي تروح فرنسا تناسب الفرنساويين تناسب ا ل ا ن ج ل ي ز لكن متناسبناش ا احنا احنا اصحاب دين اصحاب شرع الدستور القواعد ا ل ع ا م ة التي تحكم السياسات ا ل ع ا م ة وسلطات ا ل د و ل ة يتعاملوا مع بعض ازاي وانا قلت الليحه نمره واحد القانون نمره اتنين فوقها الدستور نمره ثلاثه في ق م ة ا ل ه ر م وشرع الله اعلى من ذلك كله شرع ربنا لان الدستور بشري هنختار م ي ة يعملنا دستور ا ل م ي ة دول ولا ربنا ا ل م ي ة دول مهما كان علمهم وفقهم بشر هيتوفوا ق ي خ ت ل ف و ا بشر لكن شرع ربنا القطعي لا خلاف عليه ما فيش مسلم يخلفه ابدا ولا ي ط ع م فيه ابدا اللي ي ط ع م في القطع من شرع الله اتهموا في دينه اتهموا في اسلامه ويبقى الظني ل منظم بقى في دستور وننظم قوانين ونعمل ن قوانينه ن ظ م و اللي احنا عايشينه في الظني ل وتبقى المسائل في غ ا ي ة الوضوح بارك الله فيكم انا عايش اخذ السؤال عشان كفاية كده. لا نطيل اخواننا فممكن على عشان أنا يعني كفاية كفاية تقرأي لا عملالي بقى كده اضاءة م الجند ذ ا أ ف ع وأنا جند في الجيش والجند أ ط ل ق ل عليه ل ح ي ة وأقوبة؟ ا في ا ل ج ي ش والجند ا ل في ش ر ط ة والضابط في ا ل ش ر ط ة غير مسموح له باعفاء ا ل ل ح ي ة وحتى القوانين في القوات ا ل م س ل ح ة لو أ ع ف ى الجند لحيته او لم يحدق لحيته يتعرض ل ل ع ق و ب ة وقد تصل ا ل ع ق و ب ة إ ل ى ا ل ح ب س فمن كان هذا حاله فهو من في قبيل المكره و أ ن ا أ س ك د ربي دائما الشجر الحقي ر ح م ة الله عليه ياتي كده أذكر من الشيخ جادر حق ان الشيخ حق القضاء العسكري أ ر س ل مره يستفتيه ظهر فتوى و الفتوى دي م ن ش و ر ة في فتاوى دار ا ل إ ف ت ا ء ا ل م ص ر ي ة المجلدات الحداشر ر او الاثناشر معرفش مجلد فميقولونه لحياتهم على محاكم、عسكرية. بنحكم عليهم عساكل على العسكرية رفضين هو دلوقتي أكان يحلقوا بيجنى بيتحولوا بالرفض من الخدمة مع السجن. افتنا يا شيخ في ح ل ق ا ل ل ح دين الدين ولا ي س ا ل ن الدين فالشيخ بارك الله فيه وغفر الله له ورحمه اعطاه ف ت و ى م ف ص ل ة في وجود اعفاء اللحى ي وان يجب ان القوانين ا ل ع س ك ر ي ة تتغير احنا مش جامدين اسمعنا جامد. القوانين ا ا ل ع س ك ر ي ة في امريكا بتسمح باعفاء اللحى ي يعني لو احنا لو بنقلب انجلترا وفي بلاد الدنيا بتسمح بإعفاء وللضابط ايه ا ش م ع ن ى عندنا مسكنا ف دي مش عايزين ن س ب ه ا وكان ت و ج ي ه حكيم من شيخ ا ل أ ز ه ر وقتها ل ج ه ة القضاء العسكري وزي ما قلتلكم احنا القوانين مش هتتغير الا ب إ ر ا د ة إ ر ا د ة انتوا شباب خمسه وعشرين ن ا ي ل و ق ف ه م قالوا له ارحل رحل ر ح ليه ل هو كان عايز يرحل مكانش عايز يرحل لكن ثبتوا وقالوا مش هنمشي الا لما يمشي فمشي هنا بقى ق و ة و إ ر ا د ة وقدره على تنفيذ ما تطلب ف إ ذ ا كان ما أ ط ل ب أ ن ا حكم شرعي إذا كان مش م ع لكن له ولا بظهرة حاجة هوعي الناس هفهم الجهات ن ا ا س هفهم ل التي تقضي الجهات ا ل ق ض ا ئ ي ة الجهات التي تسن القوانين في المجلس الشعبي مجلس او ل ش ع ب أ مجلس الشوره ى خاطب رئيس الدولة رئيس ر أو ن ص ح نناصح و أ ن ت ناصح من ولى الله أ م ر ك م ده من دين الله عز وجل و ا ل ن ص ي ح ة بحب أ ن ا مش هقوله اعمل ومتعملش ا ي ء أ ح س ن ه ع م ل فيك لا أ ن ا اقوله انا هذا هو الخير لي ولك هذا هو ا ل أ ف ض ل ل ل أ م ة أ ن ا أ ع ر ض ه عليك بارك الله فيك يبقى ا م ا أ ع ر ض بهذه ا ل ص و ر ة هيقبل مني خ ا ص ة و أ ن ا أ ع ر ض على مسلم م س أ ل ة يؤمن بها المسلم ما ر أ ي ف ض ل ك م في قول القائل إن مصر غير الشريعة. قول القائل اننا ل ل ق ا ئ غير مهياين لتطبيق ا ل ش ر ي ع ة قول غير صحيح طبعا ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة ا ل ت د ر ك في التشريع س م ة س م ة من سمات التشريع لكن أ ن ا أ ق و ل لمن يقول مصر غير مهيا او اي بلد غير مهيا اقول له الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق الذي شرع يعلم او لا يعلم يعلم يبقى لا تقل و ان شرع شرعا لا يناسبنا نعم إ ح ن ا ل م نقطع يد السارق إ ل ا إ ذ ا كفلنا لكل مواطن الحد ا ل أ د ن ى ا ل ك ر ي م من وسائل العيش يعني ل م يطبق حد خطا ايه إ ا ن احنا بنظلم المجرم ممكن ع ن يظلمه أ خ د ه ا دي إ ص ل ا ح ي ة يتعلم فيها الاجرام بدا ا ل م خ د واربيه و خ ل ي أ س ر ه تعلمه وتربيه وتحتضنه أ و علم أ ب و أ وام ازاي يحتضنوه أ و ل دي إ ص ل ا ح ي ة طلع مجرم دي, القانون. لا مش دي القانون. ده افساد ل ق ا دا ن ن و إ وفساد إ ف س الشرع د وفساد ا ر ن ان ح نلتقط ن اللقيط ونربيك كما نربي ابنائنا ونحسن إ ل ي ه دون أ ن نتبناه دا واحد واحد الشرع ربنا يبقى هنا إيه؟ أنا بأ... بأكافح الجريمة بكل وسائلها بكل يقولني مريض بمرض يبقى طب إيه السرقة يعني واحد غني وكل ح ا ج ة بس ما خ ش محل كبير ولا ح ا ج ة اهديه تتمدح حاجه حطها في جيبه ده, ده لا تقطع يده ده مريض يروح مستشفى يتعالج خدوالكم واحد مش ل ا ي ياكل فخد ح ا ج ة عشان ياكلها لا يمكن تطبق ا ل أ ح ك ا م مين قالكم ل الرسول طبق ا ل أ ح ك ا م على الجائع ق ل ا على المريض ا ل أ ح ك ا م يا أ خ و ا ن ن ا زواجر وجوابر واحد لا ينزجر إ ل ا ب ر ؤ ي ة الحد الشرعي يطبق فيخاف في ناس كده تخاف ما تختشيش هتدخلوا السجن يطلع اشد إ ج ر ا م ا تدخلوا السجن يطلع اشد فتكا واحنا بنعاني ا ل ن ه ا ر د ة ان الطرق م ت ا ع ت ن ا غير آ م ن ة بسبب إ ي ه حدشر ل ف سجين فر من ا ل س ج و ن حاملين سلاح بيهددوا أ م ن الناس هؤلاء الناس ل على... والقضاء أقيم العسكرى ا ل ن ه ا ر د ة بيحكم عليهم ب أ ق ص ى العقوبات وفيش ف ا ي د ة لو أ ق ي م ش ر ع الله في أ م ث ا ل المروعين ل أ م ن الناس س ي ن ز ج ر الجميع لنقيم ا ل ز ج ر القضيه مش ق ض ي ة قطع يد الناس او تخويف أو أو أو للناس ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة أ م ن وامان أ م ن قضية أ ن و أ م ولهذا الحدود يا أ خ و ا ن ا التي طبقت في زمن الرسول وزمن ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة تعد على أ ص ا ب ع اليدين سواء كان قطع أو رجل أو جلد. كلها على بعضها كان كلها بعضها كان مثالي كده قطع على مجتمع يد جلد رجم ل أ ن مجتمع كفل له الحد ا ل أ د ن ى من ا ل ح ك م ة والعلم والعيش الكريم و ا ل ر ع ا ي ة هو د ي المطلوب من ح ك م بشرع الله والحكم بدين الله ل أ ن العدل نص, نص عليه في ا ل ق ر آ ن الكريم عشرات المرات وقطع يد ا ا ل س ا ل ك نص عليها م ر ة واحده ة مرة واحدة, مرة واحدة يبقى سنقيم يبقى ذ وذاك ا سنقيم هذا وذاك بالتوازي ولن يكون الامور كما يروج بعض الناس لان احنا عندنا ناس يفزعون الناس و ب ي ن انظروا الى بلد بيطبق الحدود مثل ا ل س ع و د ي ة ا ل س ع و د ي ة قبل ان تطبق الحدود الشرعيه ة ابن الملك عبدالعزيز والكلام د يعني اللي يذكر بيرجعوش كان الحاج بيطلع على جمل ولا في سيارة ولا في موبيس بيرجعوش بيتقتوا في الطريق عاش على سنة سنة سنة سنة كان كان او او او هذا الحجاج ما الحاج ولا ولا ما لصهم جمل لصهم ب ت أ خ ذ أ م و ا ل ه م في الطريق من قطاع طرق فلما أ ق ي م ت الحدود صارت هذه البلاد من أ م ن بلاد الله عمر بن عبدالعزيز له ق ض ي ة م ش ه و ر ة رجل كان على الموصل الموصل ج ب ل د في العراق فقال له يا أ م ي ر المؤمنين إ ن أ ه ل الموصل قد كثر فيهم السلب والنهب و ا ل س ر ق ة و إ ن ه م لا يصلحون إ ل ا ب ا ل ت ه م ة و ا ل ظ ن ة يعني كل ما تحصل يمين السرقه بعمليه بلمهم كلهم واضرب فيهم لحد ما يقروا على واحد هي دي طريقتي في إ ي ه إ ن أ ن ا أ ج ي ب الالجان ولو معملتش كده مش هعرف أ ج ي ب ه إ ن اهل الموصل قد كثرت فيهم ا ل س ر ق ة والنقد ولا يصلحون إ ل ا ب ا ل ظ ن ة و ا ل ت ه م ة فقال له عمر خذهم بالبينه ة خ ذ م ب العد وما جرت عليه السنه فان لم تصلحهم السنه فلا اصلحهم الله إذا ما كانش العدل هيصلح الناس يبقى الناس مش هتصلح أصلاً. يقول ص ل الناس ح ي الرجل ف أ خ ذ ت الناس ب ا ل ب ي ن ة وما جرت عليه السنه فصارت الموصل من أ امن بلاد المسلمين شوفوا ا ل س ن ة ب ت ع م ل ه في الناس شوفوا العدل بيامله في الناس حكم الله ي ع م ل ف ي الناس ل أ ن ه هي من الله سبحانه وتعالى التوفيق من الله و ا ل ه د ا ي ة من الله ن س أ ل الله العظيم رب العرش الكريم أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لما يحب ويرضى وصلي ل ه م على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وإلى قد وصلنا والتغذيل والامتنان إلى نهاية لقائنا المبارك نتقدم بخالص الشكر هان نهاية نتقدم قد إ ل ى ف ض ي ل ة الشيخ جمال ا ل م ر ك ب